القياس هو رابع العدله الشرعيه سبق الكلام على الكتاب والسنه والاجماع وهذا رابع العدله وهو القياس واتفق جماهير العلماء على اثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجمله فمساء فيانه ان شاء الله تعالى هو دليل رابع مستقل بذاته وكذلك هو دليل شرعي عليه جماعه الصحابه كما سياتي القياس في اللغه هو التقدير ياسف اللغة هو التقدير نعو قسط الثوب بالذراع أي قدرته ويأتي بمعنى التشبيه يقاس المرء بالمرء يعني يلحق به ويشبه به وكذلك بمعنى المساواة يقال فلان لا يقاس بفلان فلان لا يقاس بفلان لا يساويه فهو مشترك اللوظ بين التقدير والمساواة وين التقدير والمساواه والمساواه هو المعنى او المناسب للمعنى الاصلاحي ولذلك بعضهم يرى ان القياس في اللغه المناسب هنا ان يقال هو المساواه لانه فيه ما لا تسويه فرع باصل مسوي الفرع الذي اردنا معرفه حكمه بالاصل هناذي فيه نوع مساواه وهو المناسب للمعنى الاصلاحي باب القياس قال الناظم رحمه الله تعالى <تصفيق> قال الناظر رحمه الله تعالى في تعريفه للصلاح الاصولي اما القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعله جامعه في الحكم اما القياس فهو رد الفرع القياس يعني في الاصلاح فهو الف هذه واقعه في جواب الشرط اما اما, أما القياس كانه لما عرف لك الكتاب عرف لك السنه فعرف لك الاجماع قال امال القياس وسبق الانقياس ذكره في الابواب وتلك 20 بابا وحينئذ قال امال القياس كانه ذكر ما سبق وبقي انقياس قال امال القياس فهو فوقع في جواب الشرط ما هو القياس في اصلاحي الاصوليين له تعريف عده لكن المراد به المعنى بمعنى ان التعريف لابد ان يشتمل على اربعه اركان على القياس لابد فيه من اربعه اركان اولا الفرع وثانيا الاصل وثالثا حكم الاصل ورابعا العله الجامعه وكل تعريف اشتمل على هذه الاركان الاربعه فهو صحيح او قريب من من الصحه ثم يقال فيه رد او تسويه او الحاق كل ذلك يعتبر الامر فيه يسير مراد به ماذا ان يرسم على الاركان الاربعه الفرع والاصل وحكم الاصل والعله الجامعه بين الفرع والاصل قال فهو رد الفرع للاصل رد الفرع اي الحاق الفرع بالاصل واثبات حكم الاصل للفرع لان حقيقه القياس ما هي ان يكون عندنا اصل معلوم الحكم والعله اصل معلوم الحكم والعله يعني حكمه معلوم اما التحريم او اما الايجاب الى اخره ثم هو معلل من جهه الشرع وحينئذ نقول هذه العله ثابته للحكم حينئذ عندنا فرع وهو ما جهل حكمه لكن وجدت فيه العلة التي من أجلها وجد الحكم في الأصل حينئذ نسوي بين الفرع والأصل فنعدي حكم الأصل للفرع هذا هو حقيقة القياس أن يكون عندنا فرع مجهول الحكم لا ندري ما حكمه وفيه علة ثم هذه العلة وجدت في حكم وجدت في أصل بين الشرع حكمه لتلك العلة حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اوردت هذه العله في الفرع وحيث يلزم من ذلك وجود الحكم رد الفرع اي الحاق الفرع بالاصلي واثبات حكمه له قال رد الفرع للاصل لم هنا الى بمعنى إلى, الى الاصل والفرع هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه الفرع هو المحل الذي اريد اثبات الحكم فيه ولم يذكر هنا حكم الفرع انما ذكر الفرع لذاته لانه هو الذي يراد ماذا والذي يراد العلم به بحكمه لان الحكم فيه مجهول ومن شرط صحه القياس الا يكون الفرع معلوما الحكم فعند دل الدليل على ان الفرع قد علم حكمه من الشرع حينئذ بطل القياس ولا ولا يصح رد الفرع للاصل قال في حكم صحيح في حكم يعني حكم تكليفي او وضعي معلوم للاصل صحيح شرعي لعله يعني بعله لا من التعليم أو بمعنى الباء يعني بسبب علة وهو أمر مشترك بين الفرع والأصل يوجب الاشتراك بالحكم يوجب الاشتراك في الحكم وقد تكون العلة وصما كالإسكار في الخمر وقد تكون حكما شرعيا وجوديا كما سيأتي بيانه لعلة جامعة في الحكم أي دالة على اجتماعهما في الحكم اجتماع الفرع والأصل اجتماع الفرع والأصل والاصل فمعنى رد الفرع الى الاصل جعله راجعا اليه ومساويا له في الحكم جعل الفرع راجعا الى الاصل ومساويا له في الحكم لان الحكم ثبت في الاصل بعله وقد وجدت العله بتمامها في الفرع هل يدن نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما وجد الحكم للعله في الاصل كذلك توجد فيه في الفرع هذا حقيقه التعريف الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى فمعنى رد الفرع للاصل جعله راجعا اليه ومساويا له في الحكم مساويا له في في الحكم ثم قال رحمه الله تعالى اذا هذا حد القياس فهو رد الفرع للاصل في حكم صحيح شرعي لعله جامعه في الحكم وقد اشتمل على الاركان الاربعه وحجيه القياس هذا مما اجمع عليه اهل العلم واعن بهم الصحابه فمن فمن بعدها ولذلك الاجماع اجماع الصحابه السكوت على ان القياس دليل من الادله الشرعيه هو المعتمد هنا هو هو المعتمد وللاستدلال بالاجماع في اثبات القياس اقوى الادله لانه لا يقبل النسخ لا يقبل النسخ لانه ماذا لانه خبر ولا يحتمل التاويل بخلاف النص من الكتاب او او السنه فانه يقبل ذلك وما لا يقبل شيء من ذلك فهو مقدم قال الرازي رحمه الله تعالى الاجماع هو الذي يعول عليه جمهور الاصوليين يعني في حجيه القياس وقال العامدي الاجماع اقوى الحجج في هذه المساله الذي هو ماذا اثبات حجيه القياس فتواتر عن الصحابه تواترا معنويا انهم قد استعملوا قياس على الوجه المذكور فمخالفه مخالف بعد الصحابه لا لا عبره بها البت قال رحمه الله تعالى وليعتبر ثلاثه في الرسم يعني اراد ان يقسم لك القياس الى ثلاثه اقسام الى ثلاثه اقسام اولا لعله اضفه او دلاله او شبه ثم اعتبر احواله واليعتبر هذا امر لكنه مراد به ماذا مراد به الخبر كل قد ياتي الطلب بصيغه الخبر قد ياتي الخبر بصيغه الامر واليعتبر ثلاثه اعتبر يامر من هنا فراد به الاخبار فقط حينئذ المجي به على صوره الامر نقول هذا خروج عن الشيء عن صورته الاصل به او الاصل فيه ان ياتي به على صيغه الخبر فهو طلب مراد به الخبر ثلاثه وذلك باعتبار العله ذلك باعتبار العله لان القياس انقسم عده تقسيمات اعتبارات مختلفه انقسم باعتبار كونه جليا وخفيا كما سياتي وانقسم باعتبار العله لما ذكره الناظم هنا قياس عله قياس دلاله قياس شبهه قياس عله قياسه دلالة قياسه شبهه وبالطبع هنا النظر في هذه المسائل المتعلقة بالقياس هذا على جهة الإجمال بمعنى أن الطالب يستفيد من هذا النظم أو هذا الكتاب أن يعلم تعريف القياس وتقسيمه على صورة الإجمال وبعض الشروط المتعلقة بالفرع والآصر وحكم الآصر وأما التفاصيل هو تواصيله كثيرة جدا متشعف لا يمكن يعني ضبطها إلا بي بالمطولات واما النظر في المختصرات هذا لا يفيد في معرفه القياس على وجه الحقيقه قد يستفيد الطالب فيما مره بعض المسائل المتعلقه بالامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل ومبين اخره لكن القياس لا يستطيع ضبطه من هذه المختصرات وانما يستفيد منه ماذا اشارات عامه يعني التعريف ليتصور ما المراد بالقياس اركان القياس ما المراد بالفرع ما المراد بالاصيل هل بعض الشروط التي تذكر للفرع بعضها شرط مذكور للاصل هكذا اما التفاصيل والامثله وضبطها هذا لا يتصوف مثل هذه المتون قال وليعتبر ثلاثه في الرسم يعني وذلك باعتبار علتي لعله اضفه اضفه العله العله متعلق بقول اضف يعني انسبه فقل ها قياس علته اضفه فقل قياس علته او دلاله اضفه للدلاله فقل ماذا فقل قياس دلاله او شبه فقل قياس وشبه ثم اعتبر احواله يعني انظر في احواله وصفاته وفرق بين هذه الانواع الثلاثه ورد به تكمل لي للبيت اولها ما كان فيه العله موجبه موجبه للحكم مستقله اولها اي اول هذه الانواع الثلاثه وهو قياس العله قياس العله ما كان فيه العله موجبه للحكم ما اي قياس ما موصول بمعنى الذي يصدق على قياس وبحثنا في القياس ليس بالعام وليس بالخاص اذا قياس كان فيه العله موجبه للحكم يعني مقتضيه له مقتضيه له بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها في الفرع لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها في الفرع بمعنى ان وجود الحكم في الفرع لوجود العله اولى من وجوده في في الاصل اول من وجوده فيه في الاصل يسمى هذا يسمى ماذا قياس قياس العله ما كان فيه العله موجبه للحكم اي مقتضيه له بان يكون الفرع اولى بالحكم من من الاصل وهذا يسميه البعض ماذا يسميه البعض مفهوم الموافقه يعني في النزاع هل يسمى قياسا ام لا وابن حزم مع انه ينكر القياس جمله وتفصيلا لانه يقول بهذا انو لكن الجمهور تسميع يسمونه قياس يسمونه قياسا وهو لا يسميه قياس انما يعتبره ماذا مفهوم المخالفه مفهوم الموافقه مفهوم الموافقه اذا ان يكون الفرع اولى بالحكم من من العاصره موجبه للحكم مستقله بمعنى انه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو الشاهن في العلل الشرعيه يعني لو تخلف وجاء الشرع دالا على ان الفرع مع كونه وجدت فيه العله الا ان الشرع لم يجر الحكم في ذلك اقول لا باس العله العقليه تختلف عن العلل الشرعيه العله الشرعيه في ظاهر الامر ماذا انه لا يمكن التخلف لكن قد يتخلف لماذا لان مناط الحكم هنا ماذا انه من الله تعالى الله تعالى لا معقب للحكم حينئذ اذا كان كذلك قد توجد العله في الفرع ويظن الظان انه لا بد من الحكم لكن ياتي النص به بالمخالفه قل سمعنا واعطناها لان العله ليست موجبه لذاتها كالكسر عند الانكسار وانكسار المكسر قل لا هذه علل عقليه معناه انه لا يمكن ومحال ان توجد العله ولا يوجد اثرها وامما في العله الشرعيه لا وانما نعبر بالاقتضاء واللحاله بمعنى انه هو الظاهر عند الناظر عند المجتهد الا في نفس الامر قد قد ياتي الخلاف قد ياتي الخلاف ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو شان في العلة الشرعية وليس المراد الايجاب العقلي بمعنى انه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها اذا المراد هنا بكونه موجبه الايجاب الشرعي وليس الايجاب العقلي والفرق بينهما ان الايجاب العقلي يستحيل تخلف الحكم عن, عن علته يستحيل لا يمكن ان يوجد وامالا الايجاب الشرعي فالاصر هو وجود الحكم عند العله او بسبب العله لكن قد ياتي الدليل بخلاف ذلك خلاف غير هذا وذلك لذلك جاء الدليل في كون الاب لا يقتل بابنه مع ان العله موجوده او لا للنص اذا العله هنا ليست مقتضيه للحكم لوجود ماده لوجود المخالف الاب الولد الاب الوالد اذا قتل منه لا يقتل به مع انه ماذا قاتل عمد عدوانه والعله مركبه موجوده بكمالها لكن هنا تخلف ماذا الحكم لوجود النص وهذا ليس نقضا للعله بل, بل العله باقيه وهذا المراد ب بكون ال리جا بهنا اجابا شرعيا فمثل لذلك مثال مثل لذلك مثال فضربه للوالدين ممتنع كقول اف وهو للايذاء منع ولا تقل لهما اف لا تقل هذا نهي والنهي للتحريم كذلك اذا التأفيف اف تأفيف مصدر حينئذ نقول التأفيف محرم تأفيف محرم علته ماذا الاذاء سنبط أهل العلم علموا سنبط هنا أنه مؤذن وإذا كان كذلك فكل مؤذن يكون محرما كل مؤذن يكون محرما حينئذ يريد ماذا فلا تقل لهم أفن لا تقل لهم أفن مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة أنه إذا حرم التأفيف وهو أذن يسير فالضرب من باب أولى الضرب من باب أولى حينئذ نقول الضرب فرع والتأفيف اصول حكم التحريم علته الاذا حينئذ الضرب فيه اذا بل هي اظهر واكمل من التافيف حينئذ نقول نسوي بين الفرع والعاصر نرد حكم الفرع الذي بالضرب لانه لم يرد نص هكذا نقول, نقول لم يرد نص بان الضربه مبين الحكم حينئذ ما حكمه نقول هذا مجهول الحكم فننظر فيه في التافيف حرمه البارجه لو علم من اجل الاذا فاذا كان كذلك في الضرب فالضرب اكد في الاذا من من التافيف فيكون بالحكم اولى هذا يسمى ماذا يسمى قياس عله عند كثير من الاصوليين وهو يسمى مفهوم الموافقه مفهوم الموافقه وتسميته بمفهوم الموافقه اولى لانه من دلاله اللفظ انه من دلاله اللفظ فضربه الفاء هنا للي للتفريع ضربه يعني ضرب الولد وذالك كقياس ضرب الولد للوالدين معا او احدهما ممتنع يعني محرم شرعا كقول اف قياسا على على التافيف الوارد في في الايه السابقه وهو اي التافيف تحريم التافيف للايذا منع منع للايذا يعني التحريم معلل والعله هنا مستنبطه والاستنباط هنا متفق عليه هذه العله مستنبطه لكنها مجمع عليها مجمعون عليها فكل ما يؤذي فالعصر فيه التحريم وهو للايذاء منع منع للايذاء اي منع لعله الايذاء وهو موجود في في الضرب اذا هذا هو النوع الاول من انواع القياس ثلاثه باعتبار العله وهو ما جمع فيه بالعله نفسها منصوصه او مجمع عليه يعني صرح فيه بالعله اما اما بالتنصيص يعني جاء الشرع بالتنصيص عليها او بالسنباد واجمع عليها لان العله اما تكون منصوصه ياتي النص عليها واما تكون مستنبطه فالمستنبطه قد ثم المستنبطه قد يجمع عليها حينئذ تلحق بالمنصوصه وكلا العللتين مما يعلل به النص بلا خلاف وبقي ماذا العله المستنبطه غير المجمع عليها هل يمثل فيها هل يعلل بها او لا يعلل بها عند من اثبتها ومن لم يثبتها حينئذ لا, لا يعلل بها بضربه للوالدين ممتنعك قول اف وهو للايذاء منع والثاني ما لم يوجب التعليل وحكما به لكنه دليل فيسدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو هذا النوع الثاني وهو قياس الدلاله قياس الدلاله عرفوه بانه الاستدلال باحد النظيرين على الاخر الاستدلال واحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العله دالهنا الحكم ولا تكون موجبه للحكم داله على الحكم ولا تكون موجبه للحكم بمعنى انه في السابق قلنا, قلنا لا يحسن تخلف الحكم عن العله هذا معنى هذا معنى الايجاب لا يحسن عقلا تخلف الحكم عن عن ماذا عن الفرع الذي ولدت فيه عله الاصل هنا لا ليس عندنا عدم احسان انما نقول تكون العله داله على الحكم تدل عليه لا احتمال ولا يكون ولا لا تكون موجبه للحكم بمعنى ان العقل لا يمنع ولا يقبح انتفاء الحكم عند وجود العله ففرق بين النوعين وهذا النوع هو غالب انواع العقيسه وهو هو الغالب وهو ما يكون الحكم فيه العله المستنبطه يجوز ان يترتب الحكم عليها بالفرع ويجوز ان يتخلف على المراد به ماذا؟ عدم الاجابه اذا الفرق بينهما بين هذا القياس والنوع السابق ان النوع السابق وجود العله يقبح معه تخلف الحكم لا يمكن شرعا عقلا هكذا ابتداء ان ان يحرم الشرع الاوف التافيف ثم يبيح الضرب هذا عقلا لا يمكن حينئذ نقول اذا وردت العله وليس ثم تقبيح من جهه العقل هو قياس الدلاله هو قياس الدلاله الاخ اللي عنده سياره ملكي غربيه 60059 موجوده تحت انشئات ممكن اشياء تقع فوق وتتضرر السياره يعني فتفضل بنقلها سياره ملكي غربيه اذا هذا النوع ما يكون الحكم فيه لعله مستنبطه لعله مستنبطه يجوز ان يترتب الحكم عليها في الفرع ويجوز ان يتخلف يجوز ان يترتب الحكم يوجد ويجوز ان يتخلف والعقل لا يمنع من الوجود ومن العدم وهذا النوع اضعف من الاول ولشد ان الاول مختلف فيه هل هو قياس ام لا بمعنى انه ماخوذ من دلاله اللفظ وهذا خارج عن اللفظ اذا كان كذلك فهو قياس وان العله دالة على الحكم وليس الظاهره فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم قال رحمه الله تعالى والثاني هو قياسي والثاني من اقسام القياس قياس الدلاله العله اضيف او دلاله ما اي قياس لم يوجد التعليل حكما به لم يوجد التعليل التعليل المراد به العله حكما به يعني فيه ما لم تذكر فيه العله وانما ذكر فيه لازم من لوازمها كاثارها او حكمها فيكون الجمع هو دليل العله لكنه دليل لكنه دليل بمعنى انه قد يذكر قد يذكر العله نفسها في بعض ال الأحكام المترتبة على العلة وقد لا تذكر العلة نصا وإنما يذكر لازم من لوازمها حينيذ يكون الجمع بين فرع والعصر بدليل العلة ولبالعلة ذاتها كما لو جمع جمع بين النبيذ والخامر بي بالإسكار نقبل علة نفسها أو بالرائحة الكريهة المترتبة عن الاسكار حينيذ الجمع بينهما بماذا بي بي بدليل العلة وليس بالعلة ذاتها بدليل العلة وليس بالعلة ذاتها لكن المقصود بتحقيق هذا النوع هو الشطر الاول ما لم يوجب التعليل حكما به حكما فيه فإلا اذا يمكن ان توجد ان يوجد الحكم وحدود العلة ولا يمنع العقل من تخلف الحكم عند وجود العلة قلنا هذا الغالب في انواع القياس لكنه دليل يعني على على الحكم وذلك اذا لم تذكر العلة بل ذكر لازم من لوازمها واثر من من اثرها قال فيستدل بالنظير شرعا على نظيره فيستدل المعتبر فيعتبر تكمله للبيت مراد هنا فهم المعاني فيستدل يعني اذا عرفت ذلك فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في النظير هكذا الشرع لا يفرق بين متماثلين كما انه لا يجمع بين مختلفين قاعده الشرع هنا في هنا في باب القياس انه لا يجمع بين مختلفين ولا يفرق بين متماثلين بين متماثلين لكن انتبه هنا في هذه القاعده قد يستعملها البعض خطا وهو انه لا يعت اذا جاء النص وظن الظان بان هذا مفرق بين متناظرين قل لا لا عبره بما تظن وات انما العبره بماذا بالنص وانما تستعمل القاعده فيما ليس فيه نصوص فيما ليس فيه فيه نصوص لان البعض قد قد يستدل بهذا على على رد بعض الادله الصحيحه على رد بعض الادله الصحيحه فيظن بنظره انه لا فرق بين هذا بين هذا وذاك ولذلك بعضهم يستدل على عدم صحه القول بان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاه يقول هذا ماء ليس فيه ليس فيه مفسده هذاك غيره يقول لا دل الدليل على التفرقه هو في الظاهر ما له هما شيء واحد لكن هذا بقعت فيه نجاسه ولم يتغير وهذا وقع فيه شيء طاهر قد يكون تغير قد يقول نظيران الشريعه لا تفرق بين النظيرين يقول لا هذا جاء النص هذا في فهمك انت والمنسخ قد دل على ان هذا ثم فرق بين النوعين الهيئ الذي ما دون قلتين انس لو مجرد المولاقه ولن اتي بهذه القاعده نرد النص على على فهمنا لهذه القاعده على لسانه وجهه الصحيح فيستدل بالنظير على ثبوت الحكم في نظيره المعتبر شرعا على نظيره يعني يكون هنا الاستدلال من جهه الشرع كل استدلال من جهه الشرع بمعنى عندنا ان يكون البحث وان يكون النظر في ادله شرعيه وامم الاستنباط فيكون مقيدا بشرع الاستقلاله لا الاستقلاله فيسدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ اي للنمو هذا مجرد مثال مجرد مثال فشان لا يعترض المثال ان قد كفل الفرض والاحتمال النقاش والبحث في المثل ليس من داب الفحول فقولنا اي مثل قولنا مال الصبي مال الصبي انا قلنا بانه لم يرد دليل يبين حكمه مال الصبي هل فيه زكاه ام لا قلنا نظيره مال البالغ وهو فيه زكاه للنمو لعله النمو حينئذ هذه العله موجوده في ماذا في مال الصبي اذا يحمل النظير على على نظيره مع انه يمكن تخلف ماذا الحكم عن العله ولذلك ليست موجبه ليست موجبه انما هو حكم ظني فقولنا مال الصبي تلزمه يعني قياسه مال الصبي على مال البالغ في ماذا في وجوب الزكاه فيه بجامع انه لينمو يعني انه دفع حاجه الفقير بجزء من مال النام فهو مال النام يعني ينمو يزداد فاذا كان كذلك ففي حينئذ الزكاه تلزم يعني تجب زكاته كبالغ كما وجبت في مال الباله اي للنمو اي لعله النمو ان كل منهما مال نام فهنا حمل النظير على نظيره حمل النظير على على نظيره للعله والعله هي بعينه موجوده فلذلك قلت لكم في البيت السابق قد يظن الظان لكنه دليل المراد الجمع ب بدليل عله وليس بالعله لا قد يجمع بين بين العله والفرع بين الفرع والاصل بالعله نفسها لكن ليست موجبه ليست موجبه بمعنى انه لا بمعنى انه يمكن ان يتخلف الحكم مع وجود العله ويمكن الجمع كذلك بدليل عله ولذلك بعضهم عرفه بهذا المعنى وبعضهم عرفه بذلك المعنى وكلاهما صحيح يعني يجمع بينهما في نوع واحد كقولنا ما للصبي تلزمه زكاته كبالغ ال النمو والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجد فليلتحق باي ذين اكثر من غيره في وصفه الذي يراه فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمان لا بالحر في الاوصاف وثالث من اقسام القياس وهو قياس الشبه وهو اضعفها وابعده عن عن القياس وما اكثره في كتب الفقه قياس الشبه هذا كثير الاستعمال عند عند الفقهاء الفرع الذي تردد بين اصلين بين بين اصلين يعني تعارض نلحق باي فيه وجه شبه بالعصر الاول وفيه وجه شبه بالعصر الثاني حينئذ تردد بين الامرين فيلحق باكثر ما يجمع بينهما في وجوه الشبه فما كان اكثر شبها الحق به حينئذ لا يكون جزما انما يكون ماذا يكون ظنا يكون يكون, يكون ظنا وهذا استعمله الفقهاء كما ذكرنا والعصر انه ماذا انه ان وجد هذا الفرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالعصر انه لا يقاس لما ذكرنا سابقا انه في زمن التشريع فبقاؤه على ما هو عليه من حاله نقول هذا هو حكمه الشرعي ولكن البحث عن عما يلحقه او يشتبه به فيلحق به من اجل ان يوجد له نص من مقياس النحو يقول هذا ليس بالسديد ليس به وسديد هو الذي كثر الاقيص عند الفقهاء والثالث من اقسام القياس هو قياس الشبه الفرع الذي تردد الالف الاطلاق ما زائده بين اصلين بين اصلين يعني بين اصلين مختلفين في الحكم فيلحق باكثرها شبها اعتبارا وجدا وجد اعتبارا يعني هذا باب التكفير الالف الاطلاق الاعتبار هو البحث والنظر فاعتبروا يا اول الابصار يعني اتعظوا وتاملوا وتفكروا قال فليلتحق بأي ذين اكثر من غيره يعني فليلحق هذا الفرع الذي تردد بين اصلين بأي ذين من الاصلين اكثر من غيره في وصفه الذي يرى يعني انه اكثر شبها به ثم مثل اذا الفرع المتردد بين بين اصلين هذان الاصلان ليس متفقين في الحكم والا ما حصل تردد فانما كل منهما له ماذا له حكم مخالف للاخر جاء الفرع يشبه هذا أويش به هذا أي الفرع أكثر شبها بالعصري ألحق بين مثل لذلك بقوله فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف العبد المقتول العبد المقتول هذا متردد في الضمان بين الإنسان وبين البهيمة إنسان وبين البهيمة إنسان الحر من حيث أنه آدمي العبد آدمي أو لا آدمي هذا العصري وبين البهيمة من حيث إنه مال أنه يباع ويشترى إذن أشبه الآدم في كونه آدميا وأشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى العصر في الآدم الحر إنسان حر أنه لا يباع ولا ولا يشترى وهو بالمال أكثر شبها بالمال أكثر شبها بدليل أنه يباع و... ويورث و... ويوقف ولذلك قال فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال حينئذ تضمن قيمته بإذن وان زادت على ديه الحر يعني العبد المقتول هل فيه ديه او ماذا او قيمه البهيمه هي القيمه فهي القيمه ولو زادت على الديه ولو زادت على الديه فليلحق الرقيق في الاتلاف في الموت يعني اذا قتل يلحق بماذا بالمال لا بالانسان بالمال لا بالانسان حينئذ بالمال فتجب فيه القيمه بالانسان فتجب فيه الديه هذا الذي ترتب عليه هذا عصر وهذا عصر بالمال لا بالحر في الأوصاف كونه آدمية كونه يباع ويشترى تردد بين, بين الأمرين إذن هذه ثلاثة أنواع للقياس وهذه مما تتكلم عنها الأصريون بتوسع فيرجع في تمام البحث للمطولات ينقسم القياس وهذا أولى مما ذكره المصنف ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين جلي وخفي جلي وخفي جلي وخفي فالقياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر قياس الجلي ما قطع يعني الدلاله قطعيه لا ليس الظنيه ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر بنفي الفارق المؤثر او كانت العله منصوصا او كانت العله منصوصه او مجمعا عليها هذه ثلاثه اشياء اذا كان القياس قطع فيه بنفي الفارق يعني لا فرقه بين كذا وكذا بين كذا وكذا لا يبولن احدكم في الماء الجاري بل مباشره بل في اناء وسكبه حي الذي قال لا فرقه بينهما هذا مقطوع به لا فرقه بينهما هذا نقول هنا القطع بنفي الفارق المؤثر ليس بينهما فارق مؤثر كونوا في كاس او نحوه هذا لا يؤثر كذلك ان تكون العله منصوصه يعني جاء النص بها ذا النص بها وهذا كثير في الكتاب والسنه او مستنبطه ها مو اجمع عليها مستنبطه يعني ليست منصوصه انما اخذها العلم استنباطا بدليل العقل وهذا النوع لا يحتاج فيه الى التعرض لبيان العله الجامعه لا نحتاج ان نقول الفرع والاصل والاصل حكمه كذا العله كذا وانما مباشره يلحق الفرع بالاصل دون ان نجري عليه احكام القياس عند التفصيل يعني لا نفصل فيه من حيث من حيث اجراء القياس فنقول هذا فرع وهذا اصل ولا بد من اثبات عله الاصل وما حكمه فناتي نبحث بصوره نقول لا وانما لا يتعرض الى ذكر العله البتة لذلك سمي بالجلي وهذا النوع متفق عليه متفق عليه وهذا اقوى انواع القياس لكونه مقطوعا به واختلف في تسميته قياسا يعني صار ثم خلاف لكون قطعون بنفي الفارق المؤثر أو أن العلة منصوصة أو أنها مجمع عليها واختلف في تسميته قياس ولذلك ابن حزم قد يقول بهذا النوع أحيانا فيلزم به بإثبات القياس لكنه لا يسلم تسميته قياسا إذن نقول هنا هذا أقوى أنواع القياس لكون مقطوعا به واختلف في تسميته قياسا يقابل ما لا قياس الخفي ضده ماذا تقول ها ما لم يقطع فيه بنفي الفارقه وانما الفارقه قد تكون ظنيه ولم تكن علته منصوصا عليها او مستنبطه غير مجمع عليها هل يسمى ماذا يسمى خفيا هنا نحتاج الى التنصيص على العله اذا اردت ان تذكر الفرع وتنحقه بالاصلي لابد من بيان اول العله وتنسدل لها تبين لها ما العلة هنا ما دليل العلة كيف اثبتت العلة فلا بد من النظر في تركيب القياس بخلاف السابق, السابق لظهوره لا يحتاج الى الى التعرض للعله اذا القياس الخفي هو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا او مجمعا عليها فهذا النوع لابد فيه من التعرض لبيان العله وبيان وجودها في الفرع ويحتاج الى مقدمتين يحتاج الى مقدمتين الاولى ان السكره مثلا علة التحريم في الخمر علة التحريم في الخمر وهذه المقدمه انما تثبت بادله الشرع يعني نثبت ان الخمر محرم لعله الاسكار لابد مما له لا من اثبات ان الاسكار هو عله الحكم لانه ليس مجمع عليه وليس يعني ليس مجمع عليه او نقول ليست ليست منصوصا عليها وانما هي مسبطه الثاني ان السكره موجود في النبيذ وهذه الثانيه قد تثبت بدليل الشرع أو بدليل العقل أو بدليل الحس يعني لا يشترط أن يتحقق أن وجود العل في الفرع يجب أن يأتي من جهة الشرع لو جاء من جهة الشرع charge لم يقوموا قالÍها لا أعتقدました علم المجهولة وإنما الذي لابد من جهة الشرع أن يثبت العل في الأصل وأما في الفرع هذا قد يكون من جهة الشرع وقد يكون من جهة العقل وقد يكون من جهة الحس قال رحمه الله تعالى وشرط في القياس كون الفرع مناسباً لأصله في الجامعين بأن يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون مين اراد ان يبين بعض الشروط المتعلقه بالاركان الاربعه علمنا ان القياس لابد لا يتحقق الا باربعه اركان الفرع وله معنى وله شروط لابد من تحققها وكذلك الاصل له معنى وله شروط وحكم الاصل وكذلك العله وكل منها ركن مستقل لابد من تحققه في القياس انتفائه ينتفي معه القياس وكذلك لا بد من الشروط المتحققه فيه الاول قال هنا تكلم عن عن الفرع والفرع في اللغه مر معنا ما تفرع عن غيره كفروع الشجره وهنا هو المحل المطلوب الحاقه المحل المطلوب الحاقه كالنبيذ مثلا قلنا بان لم ياتي الشرع بباء النبيذ مجهول الحكم حينئذ نحتاج الى ماذا الى الحاقه بغيره ويسمى ماذا يسمى فرعا سوينا الفرع بالاصلي سوينا النبي ذا بماذا بالخبر سوينا النبي ذا بي بالخبر فهنا الفرع هو المحل المطلوب إلحاقه أو ما يراد إلحاقه بغيره وهو الأصل غيره وهو, وهو الأصل وشرطه شرطه وجود علة الأصل فيه بتمامها لابد من تحقق ماذا أن العلة التي من أجلها وجد الحكم في الأصل موجودة بتمامها في الفرع لكن موجوده تماما في الفرع تماما لماذا لان العله قد تكون بسيطه شيئا واحدا ككالإسكاء فقط وقد تكون مركبه كالقتل العمد العدوان حينئذ اذا تخلف العدوان لا يوجد الحكم لو وجد القتل العمد او وجد القتل ولم يوجد العمد العدوان حينئذ نقول لم توجد العله بتمامها اذا بتمامها المراد به ماذا ان العله قد تكون مركبه وقد يوجد جزء العله لكن لا يكفي لإلحاق الحكم اذا شرطه ماذا وجود عله الاصل فيه بتمامها ويكفي الظن ولا يشترط القطع اذا شرطه وجود عله الاصل فيه بتمامها لانه مناط تعدي الحكم اليه والا فلا قياس والا فلا قياس هذا شرط مهم لابد من تحققه وجود العله بتمامها في الفرع والا لم يصح القياس لا يوجد القياس بالتا ثانيا اللا يكون حكم الفرع منصوصا عليه الا يكون حكم الفرع منصوصا عليه لان حقيقه القياس الحاق او رد فرع لاصله لماذا لان حكم الفرع مجهول فاذا كان معلوما حينئذ نستدل بماذا ها نستدل بالايه والحديث اذا جاء النص به في النص في, في الايه والحديث القر الكتاب والسنه فنستدل باثبات حكم الفرع بالكتاب والسنه حينئذ يتقو القياس من من اصله فلذلك القياس نوع من الاجتهاد ليس هو الاجتهاد عرفوا بعضهم بالاجتهاد وليس كذلك بل هو نوع من من الاجتهاد والاجتهاد لا يكون في مقابله النص اذا ورد النص فلا اجتهادا وهذا واضح وبين اذا هذان شرطان مهمان وجود العله بتمامها في الفرع ثانيا الا يكون حكم الفرع معلوما منصوصا عليه في الكتاب والسنه ان لم توجد عله الفرع عله الاصل في الفرع فلا قياس ان وردت لا بتمامها فلا قياس إن كان حكم الفرع منصوصا عليه فلا, فلا قياس لذا قلنا مرة أنهم يستدلون على بعض المسائل الفقهاء يذكرون في أوائل الأبواب هذا ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع والقياس القياس هذا لا وجود له وإنما يثبتونهم باب التنزل فقط ومباب التكثير الأدلة وإلا إذا ثبت الحكم بالكتاب والسنة والإجماع بطل القياس لأن الفرع صار معلوما بل هو مجمع عليه فإذا كان كذلك حينئذ الله لا قياسا قال هنا والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله بالجمع هذا شرط الفرع وهذا شرط معلوم من حد القياس والشرط في القياس كون الفرع وهو المحل المشبه بالاصل مشبه به بالاصل مناسبا لاصله الاصل هو المحل المشبه به الملحق به في الجمع هذا الشاهد هنا في الجمع اي في الامر الذي يجمع بين بينهما للحكم فلا تفاوت بينه وبين الاصل ثم فسر ذلك اجمل فوصى مناسبا لاصله في الجمع ما المراد بوجه المناسبه بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل ولا مناسبه الا بوجود عله الاصل في الفرع بتمامه هذا المراد بالمناسبه هنا مراد بالمناسبه ان يكون ان تكون العله موجوده في الفرع بتمامها بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ماين بان البهذ للتصوير يعني اراد ان يصور المناسبه الجامعه بان يكون جامع الامرين امرين ما هما الفرع والاصره فرع والاصره اي فيما يجمع به بينهما لاجل اثبات الحكم مناسبا للحكم دون ماينه لانه اذا اذا وجدت العله حصل التناسب لاننا نحكم اولا في الاصل كالخمر ان الحكم مناسب للاسكار اذا وجدت ماذا العله بتمامها في الفرع اذا صارت مناسبه للحكم هذا المراد به في كون ماذا كون العله كما وردت في الاصل بتمامها شرط صحه القياس وجود العله بتمامها في في الفرع لكونها وجدت في الاصل فناسبت الحكم كذلك توجد في الفرع فتناسب الحكم ولذلك عبر بالمناسبه وليته لم يعبر به لانه مشكل بان يكون جامع الامرين الجامع بين الفرع والاصل مناسبا للحكم دون مين دون شك او دون كذب ثم قال وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رائيهما وكون هذا شرط الاصل شروط الفرع كثيره جدا ذكرها المنصريون شرط الاصل شرط الاصل اصل ما هو المحل الثابت له الحكم الملحق به مشبه به مشبه به او هو محل الحكم المشبه به كالخمر مع مع النبيذ شرطه اهم مما ذكره الناظم ان يكون معقول المعنى ان يكون ماذا معقول المعنى احتيازا احتيازا عن التعبادات احتيازا عن التعبادات التعبادات هذه لا قياس فيها لا لقياس فيها جمله وتفصيلا جمله يكاد يكون محل اجماع تفصيلا في نزاع والصواب كذلك في التفصيل صوابه في التفصيل اذا شرطه ان يكون معقول المعنى اي حكم الاصل لا نفس الاصل هذا واضح بين ليعد حكم الاصل الى الفرع والمقصود ان يكون حكم الاصل مدرك العله التي لاجلها شرع هذا الحكم لأن القياس مبني على إدراك العلة إذ هو تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدية العلة إذن إذا كان كذلك فما كان معقول المعنى أم كان الناظر المجتهد أن يسنبط العلة إذا كان كذلك عداها أما إذا لم يكن معقول المعنى حينيذ كيف يسنبط العلة ليست عندنا علة أما ما لا يعقل معناه كأعداد الصروات والسعي والطواف فإنه لا يجوز قياسه فيه التعبدي لا يصح القياس عليه كنقض الوضوء باكل لحم الإبل لا يقاس عليه شيء البتة كذلك قد يقول مثلا اذا اكل لحم الإبل هل بطل وضوءه على الصحيح لو اكله هو حلال مباح بل يجمعوا اكل لحم الخنزير ها يبطل او لا يبطل كيف تبطله ها يبطل او لا يبطل لا يبطل قطعا لماذا لان هذا من قبيل التعبدات يعني غير معقول المعنى هذا والحق في كون اكل لحم الجزور الابل ناقضا للوضوء غير معقوله معنا وما يذكره الفقهاء من الاستنباطات فهي اجتهادات هي نيذ لا يلحق به غيره لا يقال الخنزير محرم بالاجماع وهو خبيث وهذا الابل مباح بالاجماع وهو طيب من الطيبات فاذا انتقض الوضوء مع اكل لحم الجزر فمن باب اولى ان ينتقض مع اكل لحم الخنزير يقول هذا اجتهاد باطل لماذا لانه نوع قياس والقياس هنا باطل لعدم وجود العله في الاصل واذا كان كذلك فيمكن كيف يمكن تعديتها الى الى الفرع هذا هذا باطل ثانيا الشرط الثاني وهو الذي ذكره المصنف اذا كان ثما مناظره بين اثنين وحينئذ يشترط في صحه المناظره ماذا اشترط في صحه المناظره ان يتفق الخصمان على عله الاصل والا فلا, فلا قياس صحيح بينهما نقول هذا لا يتعلق بالشرع هذا لا ينبغي ان يجعل شرطا يتعلق بالقياس الشرعي وانما هذا يكون في ماذا في باب الجدل والمناظره والذي ذكره كونه ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين ان لا نشرع او نريد ان نجمع بين المتخاصمين او نريد التشريع فاذا كان كذلك فهذا يعتبر من باب الاداب آداب البحث والمناظرة اذا اردت ان تناقش زائدا من الناس فلا بد ان يكون الاصل متفقا عليه وام المسائل المتفرع عن اصل حينئذ لا يناقشوا فيها بخلاف التهريج الذي يحصر الان يتناقشون ويتناظرون قد يتضاربون ايضا في مسائل وهم يختلفون في الاصل هذا يقول الايمان شرطه كمال وهذا يقول الايمان ركن ثم تاتي مسائل تتفرع في تتنازعون فيها ولا يتعرضون للاصل هذا لا يمكن هذا لن يصل الى نتيجه لماذا لان الاصل غير متفق عليه فاذا كان كذلك من قال بانه شرط كمال ليس عنده كفر عملي اكبر البتة والاخر عنده كفر عملي اكبر مطلقا الحين كيف يجتمعان كيف يتناظران هذا جهل هذا هذا جوري ذلك النظر فيما كتبه العلم في مسائل بحث المناظره مهم هنا عنيد لا يحصل نقاش ولا ردود بين اثنين وهما قد اختلفا في الاصل لا يمكن والا ترك المسائل على ما هي عليه اذا اختلفا في مسائل فرعيه باعتبار ما قد تكون هي اصل باعتبار ذات لاهميتها لكن لكونها لها تلازم بمساله الايمان والكفر يعني حقيقه ايمان وحقيقه الكفر نرى الان ردودا وجوابا واخذ الى اخره ولا يتعرضون للاصل هذا جهل هذا جهل بالمسائل الشرعيه لماذا لان المسائل مرتبطه بعضها على بعض ومسائل التكفير كلها دون استثناء اقول دون استثناء مرتبطه بحقيقه الايمان وحقيقه الكفر فاذا تنازعت مع شخص فانظر قل له ما الاصل في الايمان عندك قال الاعمال ليس الداخل المسمى الايمان وهي شرط كما اذا لا تناقشه اما نتناقش في هذا الاصل واما ان نسكت اما ضياع الاوقات والاخذ والعطاء والاخذ ذلك والتصنيفات قل هذا كله يعتبر من من الجهل بحقيقه المسائل الشرعيه ايننظر في الاصول دون النظر في في الفروع في فيفسر اول الايمان عند السلف ثم نقيضه الكفر يفسر كذلك عند عند السلف ثم بعد ذلك اذا اتفقا تاتي المناظره في في الفروع اما المناظره في الفروع والجدل والاخذ والعطاء مع الاختلاف في الاصل نقول هذا تهريج وضياع للاوقات وكثير ممن يكتب في هذه المسائل لا يدري عن هذا الامر وكون ذلك الاصل اذا الموافقه الخصم عليه لا كل الامه يعني على الاصل على على الاصل اي على المستدل اثبات حكم الاصل بالنص لا بعله ينازع فيها الخصم فلا يكون قياس فلا يكون القياس لماذا ها لالا يحصل التشويش لالا يحصل التشويش وانما يكون النظر في المتفق عليهم فشرط هنا ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي المتناظرين في مساله فيها قياس فالا لم يكن خصم فالا لم يكن خصما ليس عندنا مناظره فالشرط ثبوت الحكم للاصل بدليل نقول به القائل دليل نقول به القائل فما صح عندي انه دليل شرعي وجب اعتماده والاخذ به سواء سلمت به او لم تسلم هذا ليس من شانه اذا اردت ان ان نتناظر معك حينئذ لابد من النظر في الاتفاق في في الاصول اذا فرق بين اثبات الاحكام الشرعيه من حيث هي احكام شرعيه للعمل والتعبد بها وبين اقناع الاخرين فرق بينهما قال رحمه الله تعالى وكن ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين كون ذاك الاصل اي حكمه من حيث كونه اصلا ثابتا له بما يعني بدليل بدليل لص أو إجماع متفق عليه بينهما ثبوتا أو دلالة بين الخصمين بما أي بدليل لص أو إجماع يتفق عليه الخصمان لا يكتلفان فيه ألبتا ولذلك قال يوافق الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع بأن يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة للفرع على الخصم المنكر لذلك الحكم فيه في الفرع وفي الفرع اذا هذا شرط لتحقيق المناظره وليس لاثبات حكم شرعي ثم قال وشرط كل عله ان تطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسلما هذا يتعلق بالركن الثالث وهو وهو العله العله في اللغه بمعنى المرض والرفع للاصول بانها الوصف الجامع بين الفرع والاصل المناسب لتشريع الحكم الوصف الجامع اذا لابد ان يكون وصفا وله شروط عندهم جامع بين الفرع والاصل المناسب لتشريع الحكم مناسب ليه لتشريع الحكم او هي الوصف المشتمل على الحكمه الباعثه لاثبات اثبات الحكم وهي نوعان من صوره ثابته بنص او اجماع ولا خلاف في جواز التعليل بها ثانيه مستنبطه ان غير مجمع عليها وهذه محل خلاف فيه ها محل خلاف في التعليل بها والصواب انه يجوز ان يعلل بها لاثبات الاحكام الشرعيه لنفسه لا لالزام الاخرين بماذا بهذا الحكم الشرعي لانه قد لا يسلم هذه المسائل هذه هذه المساله من المسائل التي يقع فيها خلاف والخلاف فيها سائغ اذا كان كذلك يثبت لنفسه الحكم الشرعي المترتب على هذه العله المستنبطه التي التي اختلف فيها واذا كان كذلك حينئذ اذا لم يوافق الاخر حينئذ لا اشكال في ذلك قال هنا وشرط كل عله ان تطرد في, في كل معلولاتها يعني الشرط هنا اضطراد العله والعله تسمى تسمى ما تسمى عله وتسمى مناطا وتسمى مؤثرا وسببا ومقتضيا تسمى جامعاً لها أسماء ولذلك قال هنا علة وقال في التعريب جامعاً إذا الجامع هو العلة والعلة هي هي الجامع انت الطارد في كل معلولاتها اضطراد العلة في كل معلولاتها يعني محل لها التي توجد فيها بمعنى انه كلما وجدت العلة وجدت وجد الحكم كلما وجدت العلة اورد الحكم هذا مرضي باضطرادها كلما وجدت وجد الحكم انت الطارد في كل معلولاتها اي محل لوجودها التي ترد فيها التي ترد فيها والاطراد شرط في صحه العله اطراد شرط في صحه العله فاذا تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على انها ليست بعله استدللنا على انها ليست بعله الا في مواضع استثنائيه كما لو جاء النص على رفع الحكم مع وجود العله اين اذا ليس مما نقض كما قلنا ماذا القتل العمد والعدوان هذا موجب للانقصاص كذلك القتل العمد والعدوان موجب للانقصاص وكل ما وجد اريد قصاص لكن اذا قتل الوالد ابنه انتفى الحكم لماذا للناصب ليه للناصب فيا نيدي نقول هذا ليس ليس نقضا في بعض المسائل الاخرى التي استثناها له. لكن في الجمله العصر هو اقتران العله كلما وجدت العله ورد الحكم اذا لم يوجد الحكم هكذا دون سبب ما حينئذ نقول هذا دال على ان العله ليست ليست بعله صحيحه وهذا يسمى بالنقد فالنقد يقضح في صحه العله فكلما وجدت العله ورد معها الحكم كوجود التحريم حيث وجد الاسقاء كوجود التحريم حيث وجد الاسقاء ان كان النقد هذا فيه كلام طويل عند اصحاب الجدل مفصل فيه شروحات مطوله وشرط كل عله ان تطارد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى لم تنتقض لفظا ولا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجله لم تنتقض يعني العله لفظا ولا معنى لفظا بان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها في صوره لا يوجد معها الحكم على المعنى السابع يعني توجد العله في صوره ما لا يوجد معها الحكم حينئذ نقول هذه انتقضت لفظا وفرق بين انتقاد اللفظ والمعنى لكنه مجرد الصلاح عنده الا لا فرق بينهما اذا انتقضت لفظا انتقضت معنى واذا انتقضت معنى انتقضت لفظا وليس بينهما فرق الا من جهه ما هذا مجرد للصلاح معنى قال ولا معنى بان يوجد المعنى المعلل به بصوره ولا يوجد مع الحكم هو نفسه هو نفسه السابق لكن المرجع في الانتقال لفظا ومعنا الى وجود العله بدون الحكم وانما غاير بينهما لان العله في الاول لما كانت مركبه من اوصاف متعدده نظر فيها الى جانب اللفظ ولما كانت في الثاني امرا واحدا نظر فيها الى جانب المعنى وكانه مجرد الصلاح بمعنى انه اذا نظر الى العله المركبه وجدت كامله قد يوجد بعضها دون بعض فينيل النظر اليها من حيث اللفظ لا من حيث المعنى واذا كان شيئا واحدا بسيطا النظر اليها من حيث المعنى لان لا تتباع الاسكار لا يتجز ولا لا يتباع والمراد هنا انه مجرد الصياح لم تنتقد هذه العله لفظا ولا معنى فلا قياس يعني لا يصح القياس في ذات انتقاض لفظا او معنى مزجلا يعني يعني مطلقا فالعلل التي انتقض فالقياس الذي انتقضت فيه العله بمعنى انها وردت العله دون الحكم لا يصح قياس لان العله فاسده باطله لا تنصح قلنا هذا في الجمله ليس على الاطلاق تم تفصيلات اخرى تاتيكم في في المطولات ان شاء الله تعالى ثم قال رحم الله تعالى والحكم من شروطه ان يتبع علته نفيا واثباتا مع فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب حكم حكم الاصلي وهو الحكم الشرعي هذا الركن الرابع اردن يبين بعض الشروط المتعلقه به والحكم من شروطه الحكم وهو حكم الاصلي وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب او سنه او اجماع فان اذا الحكم الاصلي معلوم حكم الاصلي معلوم وحكم الفرع مجهول وهذا فائدت وثمرات القياس تسويه فرع باصل بان يجعل حكم الفرع معلوما كما كان بالاصلي قال من شروطه حكم الفرع والحكم من شروطه ان يتبع علته يعني على العكس السابق العله كلما وجدت وجد الحكم وكذلك العله كلما وجدت وجد الحكم كذلك الحكم يتبع علته كلما وجدت العله تبعه او تبعها الحكم حينئذ لا يمكن ان يتخلف الحكم من اجل العله فالحكم جيء به من اجل العله اذا يكون بالعكس كلما وجدت العله وجد الحكم والحكم من شروطه ان يتبع هذا الحكم حكم الاصل وهو الوصف المقصود بالحاق ابتداء في باب القياس ان يتبع علته نافيا واثباتا وجودا وعدما وهذا الذي دائما يذكره الفقهاء حكم يدور مع علته وجودا وعدما يعني هو مقابل للشيء السابق نظرنا الى الانتقاض في العله الافضل معنى باعتبار العله ذاتها هنا ننظر باعتبار ماذا باعتبار الحكمي النظر اختلف والحقيقه واحده فكلما انتفت العله انتفى الحكم وكذلك كلما وردت العله ورد الحكم كذلك الحكم لو نظرنا اليه يتبع العله وجودا وعدما كلما وردت العله ورد الحكم وينتفي الحكم بانتفاء العله قال ان يتبع ان يتبع الحكم الالف الاطلاق علته نافيا واثباتا نافيا واثباتا يعني نفيا عدما واثباتا يعني وجودا فان وردت العله ورد الحكم وانتبه انتفئا انتفق معا هذا منصوب على ماذا على الحال يعني مجتمعين ومجتمعين لكن ليس في محل واحد وانما في صورتين مختلفتين فهي اراد ان يبين العله في ذلك فهي فاول التعليل او التفريع فهي اي العله التي له يعني الحكم حقيقا تجلب هي التي تجلب الحكم يعني الشارع له مقاصد ومن مقاصده إثبات الأحكام بعيلة لها إثبات الأحكام بعيلة لها وحينئذ هي أي العلة التي له للحكم حقيقا تجلب فالعلة هي الجالبة للحكم أي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه وهو أي الحكم الذي لها للعلة كذا كي يجلب أي فالحكم مجلوب للعلة التي هي مناسبة له من حيث ترتب الأحكام الشرعية على الحكم على أوصافها إذن الحكم مجلوب للعلة والعلة جالبة للحكم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما هذه أربعة أركان ذكر الله رحمه الله تعالى مع ذكر بعض الشروط اليسيرة وثم شروط أخرى كما ذكرنا يرجع عليها في المطولات وباب القياس لا يضبط به بالمختصرات أبود النظر في المطولات ثم قال رحمه الله تعالى فصل فصل لا حكم قبل بعثه الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل والاصرف الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي بل ما حل الشرع حل الله وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع هذا ما مر معنى من حظر او اباحه الحاضر والاباحه قبل الشرع وبعد الشرع حكم الاشياء قبل ورود السمع الاشياء مطلقا اشياء التي انتفع بها او لا ينتفع بها حينئذ نقول حكم الاشياء قبل ورود السمع مذهب اهل السنه والجماعه بهذه المساله التوقف مذهب اهل السنه والجماعه التوقف حكمها الله اعلم به واما عند المتكلمين فتم مسائل متعلقه ببحثهم لا حكم قبل بعثه الرسول لا حكم يعني لله لا حكم لله قبل بعثتي يعني قبل ها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخلقه الشريعه والرسول هنا جنس فالمراد به ماذا قبل قبل الرسل ها المراد به قبلا قبل الرسل بل بعدها يعني بعد بعثه الرسل هنا قوله قبل بعثه هذا بناء على ماذا على فرض انه خلا وقت عن الشرع خلا وقت عن الشرع يعني لم يبعث الله تعالى فيه رسولا هذا هذا باطل تصوير باطل لان اول الخلق من ادم عليه السلام هو نبي اذا كيف خلى من كان قبل ادم لو كان قبل ادم احد من الخلق ولم يكن ثم نبي ولا رسول جاءت المساله صحه المساله لكن لا يمكن تصور المساله الا الا بهذا فاذا كان كذلك نقول هذه مما ادخلها المتكلمون على على علم اصول الفقه ليست منه لا من قريب ولا من بعيد لا حكم قبل اذا إن فرضه انه خلا وقت عن الشرع والصحيح عدم خلو وقت عن شرع صحيح عدم خلو وقت عن شرع بل خلق الله تعالى تعالى اول من خلقه ادم عليه السلام وهو نبي وهو وهو نبي اذا كان كذلك اذا ابناؤه ها ارسل اليهم ادم عليه السلام او نبي والنبي مرسل بالجمله وإذا كان كذلك حينئذ لم يخلو وقت عن شرع البتة ليس عندنا من لم يبعث اليهم رسول ولا ولا نبي رسول ولا ولا نبي وهذا يجرنا الى المساله المشهوره عند كثير من المفسرين وغيرهم ما يسمى باهل الفتره اهل الفتره على الضابط الذي يذكره اهل العلم انهم لم يدركوا السابق ولا ادركهم اللاحق اقول بهذا التصوير هذه خرافه لا وجود لها هذه خرافة لا وجود لها ولا يدل عليها نص لا من قريب ولا من بعيد بل النصوص تدل على ماذا على أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير ما من أمة إلا خلا فيها نذير ونصوص كثيرة جدا عامة بل هي نص في العموم تدل على ذلك فخلق الله تعالى خلقا قرية كاملة لم يدركوا الذي سبق ولم يلحقهم اللاحق إذن ماذا يصنعون والله تعالى يقولوا ما خلقت الجن والإنساء إلا خلقهم الا ليعهدون اذا كل فرد من الانس عام. طبق كل فرد من الانس وكل فرد من الجن خلق لماذا للعباده ثم لم يجعل لهم الحجه على الله تعالى فارسل اليهم الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل اذا اذا كيف يتصور وجود طائفه لم ياتهم شرع البت هذا لو وجود له مطلقا قال هنا والصحيح عدم خلو وقت عن شرع وهو ظاهر كلام إمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه أول ما خلق الله تعالى آدم قال له أسكن هذا أمر والأمر للوجوب تعبده الله تعالى أمره ونهاه فكذلك أمره به قال أسكن أنت وزوجك ونهاهما عقب خلقهما فكذلك كل زمان لا يخل زمان عن شرع البتة مهما كان لا يخل زمان عن شرع البتة قال الجزريي رحم الله تعالى لم تخل الامم من حجه واحتج بقوله ايحسب الانسان اي يترك سدى يعني لا يؤمر ولا ينهى كما قال الشاف الانسان هنا طبق ها كل انسان كل انسان كل فرد ايحسب الانسان اي يترك سدى هذا خبر فاذا كان كذلك حينئذ لا يدخله النسخ البت فيكون عاما باقيا على على عمومه باقيا على على عمومه لا حكم قبل بعثه الرسول بل بعدها لا حكم يعني اصليا ولا فرعيا يتعلق بشيء قبل بعثه الرسول قبل بعثه جنس الرسل اذا تصوروا مثلا بماذا ان ثم خلقا من الانس والجن كانوا قبل ان يبعث الله تعالى نبيا او رسولا وهذا له وجود له البت بل بعدها بل الحكم بعدها يعني بعد البعثه هذا لا اشكال فيه بعد البعثه حصل التكليف بمقتضى دليلي بمقتضى الدليل يعني بموجب الدليل بموجب الدليل وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حينئذ نقول حتى نبعث رسولا فاذا سمع بالرسول قامت الحجه عليه كل من سمع بالقران ولا يشترط فيه ان يسمعه على جهه التفصيل فقد قامت الحجه عليه وكل من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه وترك السؤال والبحث عن شريعته وحينئذ قد قامت الحجه عليه وليس المراد بقيام الحجه ان يتعلم كل مساله على جهه التفصيل لا هذا ليس بمطلوب قال بمقتضى الدليل يعني بموجب الدليل وهو قول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بل الامر موقوف الى ورود الشرع والعقل لا يدرك الحكمه من غير افتقار الى الى الشرع حكمت المعتزله العقل ارادوا بهذه المساله الرد عليه في فرع عن تلك المساله ثم قال رحمه الله تعالى والاثر في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم الشرع والاثر في الاشياء الاثر المراد به ماذا الراجح نعم لان الامر تردد بين امرين تحريم وغيره فالراجح هو ماذا هو التحريم والاثر في الاشياء يعني الراجح في الاشياء هذا شامل الاقوال والافعال وغيرهما وكذلك الاعيان المنتفع بها بعضهم اخرج ما يضر قال هذا معلوم بالعقل انه انه محرم والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها تحريمها لماذا لان الفعل هذا تصرف في ملك الله بغير اذنه تصرف في ملك الله تعالى بغير اذنه فحرم كالشاهدي ويخرج من محل الخلاف ما يحتاج اليه كتنفسه وسد الرمق ونحوه لا بعد حكم شرعي يعني الذي ينبني على المساله السابقه انه ما قبل الشرعي قبل الرسل ان الاصل ماذا انه لا حكمه حينئذ ما حكم استعمال الاشياء قبل ورود الشرعي هؤلاء الذين لم لم ياتهم رسول ولا نبي اذا اكلوا وشربوا ها وزادوا على سد الرمق ما حكم هذا الاكل قالوا حرام لماذا لان هذا ملك الله تعالى تصرفوا فيه بماذا بغير الكشاهد كما يتصرف زيد في ملك عمرو حين يقاص الشاء الغائب على على الشاهد وهذا قلنا الاصل في المساله باطلا لانه لا يتصور وجود ناس قبله قبل ورود الشرع فاذا كان كذلك اذا جوز اذا وجز وجود خلق قبل الرسل حينئذ حكم الاشياء التحريم لماذا لانها استعمال للشيء دون اذن من من مالكه لا بعد حكم شرعي فاذا جاء بعد الحكم الشرعي الاصل ماذا أصر الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لا بعد حكم شرعي يعني لا بعد وجود الشرع بل ما أحل الشرع حللناه اعتقدنا ماذا؟ اعتقدنا حله وهذا واجب وما نهان عنه حرمناه ما نهان عنه نهية حريم حرمناه فنعتقد ما, ما جاءت به الشريعة وحيث لم نجد في الشرع دليل حل وحيث لم نجد في الشرع دليل حل شارعا تمسكنا بحكم الاصل ما هو حكم الاصل قالوا التحريم قالوا التحريم وحيث لم نجد في الشرع دليلا حل اي دليلا على الحل شارعا اي بالشرع تمسكنا بحكم الاصل وهو التحريم ودليل الاستصحاب ولذلك قال المستصحبين الاصل لا سواه لا غيرهم لا لا غيرهم وقال قوم ضد ما قلناه قال بعض الاصنيين ضد ما قلناه يعني ها اول السابق او الذي قلناه ما هو التحريم التحريم اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد اذا الاصل الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع فيما لم يرد فيه نص فيه قولان الى الان يعني التحريم والاباحه وسياتي التفصيل اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد اين فيتبع ولا ولا يراد فاين اذن هي بعد البعثه على التحليل اي مباحه انشأ المكلف انتفع بها واستعملها وانشأ تركها لا ذم ولا مدح لفاعلها ولا ل ل تاركها كما اوشان في حقيقه المباح وقيل القول الثالث ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع وقيل ان الاصل اي الراجح فيما ينفع فالاشياء في النافعه جوازه وما يضر يمنع وهذا هو الحق يعني بعد ورود الشرع بعد ورود الشرع اذا جاء دليل الشرع بحل شيء ما حللناه واذا جاء بتحريم شيء حرمناه ان سكت الشارع عن شيء حينئذ ننظر الى ان الاصل هو الاباحه فيما ينفع والاصل فيما يضر المنع ولذلك جاء قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا في سياق الامتنان ولا يمتن الا بشيء مباح اذا اباح خلق لكم ما في الارض صيغه عموم فكل ما في الارض خلق لكم هذا اذن املاء هذا يعتبر اذنا لكن استثنى منه ماذا ما كان ضارا وكان ضارا او نقول ان هذا في سياق المدح والامتنان حين لا يدخل فيه الا النافع اذا وقيل ان الاصل فيما ينفع يعني الشيء النافع الجواز جوازه وما يضروا يعني أشياء الضرر يمنعوا ولذلك جاء حديث لا ضرر ولا, ولا ضرار والقاعدة المشهورة المتفق عليها الضرر يزال أو لا ضرر ولا, ولا ضرار هذه المسألة قلنا في أصلها مبنى على ماذا؟ على مسألة دخيلة على الأصليين ولكن القول الأخير فيما هو بعد الشرع قبل الشرع قلنا التوقف إن سلمنا إن سلمنا بوجود شيء قبل الشرع فالتوقف لأنه لا حكم إلا وقبل الشرع الا لله والعقل لا مدخل له البتة ثم قال رحمه الله تعالى وحده للاصحاب اخذ المجتهد بالاصره عن دليل حكم قد فقد لما قال المستصحبين الاصله اراد ان يبين ان هذا أن دليل ان للاصحاب دليل شرعي قد اثبته بعض النصوص هو في بعضها مجمع عليه وفي بعض مختلف فيه وحده للاصحاب الاصحاب اللغه طلب الصحبه وهي الملازمه والصلاح استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي مكان ما فيه استدامة يعني أنه ما علم ما علم إثباته استصحب والتزم والسديم فيما بعده فنقول الأصل الإباحة إذا نبقى على ما كان عليه الأصل التحريم إذا نبقى على ما كان عليه فنستديم الحكم الشرعي من إباحة في الزمن الثاني كما هو معلوم في الزمن الأول ون السديم التحريم في الزمن الثاني كما هو معلوم في في الزمن الاول اذا استدامه اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان منفيا اذا اطلق الاستصحاب فالمراد به البقاء على الاصل البقاء على على الاصل فيما لم يعلم ثبوت وانتفائه بالشرع اذا اطلق الاستصحاب معنه انواع اذا اطلق الاستصحاب ارادوا به هذا المعنى وهو الذي ذكره المصنفون ماذا البقاء على الاصل شيء لم يعلم ثبوته وانتفائه بالشرع لم يرد في الشرع له اثبات ولا ولا نفي وهذا يسمى ماذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الاصلي انواع الاصصحاب الاول اصحاب البراءه الاصليه او اصحاب دليل العقل او اصحاب العدم الاصلي كلها بمعنى بمعنى واحد مثل ماذا مثل نفي وجوب صلاه سادسه العصر عدم وجوب صلاه سادسه اين اذا نص صاحب هذا الاصل فاذا جاء نص يحتمل الوجوب رجعنا الى هذا هذا الاصل قلنا الاصل عدم عدم التشريع هذا الاصل اين يدن السديم وهم وهذا النوع متفق على اعتباره بل جعل من الادله الشرعيه المتفق عليها فقال اصري او الدليل العقلي او استصحاب دليل العقل او استصحاب عدم الاصل عدم الاصل يعني عدم التشريع فاذا اختلف في الشيء مباح او مندوب ها الاصل عدم, عدم التكليف هذا الاصل اينذا نبقى على هذا الاصل حتى ياتي دليل الناقل عنه ناقل عنه. النوع الثاني اصحاب دليل الشرع وهذا نوعان اصحاب عموم النص حتى يارد المخصص فالاصل بقاء العموم حتى يدل دليل واضح باي ليس كل دليل يتمسك به لابد ان تكون لابد ان يكون القرينه صارفه للهجوم مثلا او المخصص لابد ان يكون واضحا بينا اما المحتمل فلا يخصص ولذلك نقول ان النصوص السابقه كلها تدل على ماذا على ان ما من فرد خلق على وجه هذه البسيطه انه مكلف بالشري ارسل اليه نبي ورسولا كذلك ايحسب الانسان اي كل انسان وما خلقت الجن والانس اي كل انس وكل جن وهكذا بس اصحاب عموم النص حتى يرد المخصص وثانيا اصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ منسوخ او ليس بمنسوخ يقع خلاف الاصل ما هو عدم النسخ فاصصحاب النص حتى يثبت الناسخ فان ثبت رفع الحكم السابق والاتفاق واقع على صحه العمل بهذا النوع اتفاق واقع على صحه العمل بهذا النوع اذ الاصل عموم النص الاصل ماذا عموم النص لكن وقع خلاف في تسميته اصحابا النوع الثالث اصصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه كاستمرار الطهاره حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام الذي عنه له ثق قال يقين لا يزول بالشك يعني ورد سبب الطهاره وهو انه توضى ثم شكا فنبقى ماذا مستصحبين للعصمه هذا صحيح ام لا صحيح نعم الرابع استصحابه وهذه النوع كذلك لا نزاع في صحته الرابع اصحاب حكم الاجماع في محل النزاع وهذا ضعيف ليس بصواب اصحاب حكم الاجماع في محل النزاع وهذا محل خلاف فال اكثر على انه ليس بحجه لانه يؤدي الى تكافؤ الادله هذا مثلنا له بماذا من را الماء تياتمم وصلى وصل ووصل الماء في اثناء الصلاه فبالاجماع صح له ان يقدم على الصلاه بالاجماع هل نستصحب الاصره اثناء هذا الاجماع على صحه الصلاه ان نستصحبه في اثناء الصلاه مع وجود السبب المبطل للتيمم او لا محل نزاع من قال بالاستصحاب قال لا لا يبطل الصلاه ومن قال بعدم الاستصحاب قال بطل بطلت صلاته بطلت صلاته قالوا حد الاستصحاب يعني استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي اخذ المرتشد بالاصلي اي عدم الاصلي اي العدم الاصلي وهذا قلنا البراءه الاصليه ها وما من البراءه الاصليه قد اخذت وليست الشرعيه يعني الاباحه العقليه هنا ليست هي الشرعيه ويسمى اصحاب دليل العقل ويسمى اصحاب العدم العاصرين اخذ المجتهد بالاصلي اي العدم الاصلي عن دليل عن دليل حكم قد فقد يعني عند عدم وجود دليل يدل على على الحكم فلنرجع الى البراءه الاصليه بل قول اصل عدم عدم التشريع عند دليل حكم اي عند فقد دليل الحكم الشرعي حكم قد فقد يعني ذلك الدليل يعني عدم حينئذ عند عدم الدليل الشرعي اذا لم يجد المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته فيستصحب ماذا يستصحب الاصل وهو عدم عدم التشريع يا اخوان بس سريعه قال رحمه الله تعالى باب ترتيب الادله الادله ليست على مرتبه واحده بل هي متفاوت في القوه فبعضها اقوى من بعض لا شك في هذا بعضها اقوى من, من بعض فنحتاج حينئذ الى معرفه الاقوى ليقدم على غيره عند عند التعارض ترتيب الادله عند عند اجتماعها المراد المراد هنا بهذا الباب عند الاصوليين مراد بترتيب الادله جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بيجهم فيقعد لك قاعده اذا تعارض نص عام مع خاص ما هو الضابط القاعده هنا تقديم الخاص على على العام تقديم الخاص على على فيرتب لك الادله لتكون عندك القواعد واضحه بيينه اذا جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من من الوجوه ومر معنى ماذا القياس قياس القوي جلي وخفي اذا تعارض هكذا جدلا لو تعارض القوي مقدم على على الخفي اذا هذه قاعده هذه من حيث العموم ثم التفاصيل لا اشكال فيها والادله الشرعيه تنقسم الى متفق عليها ومختلف فيها صحيح متفق عليها ومختلف فيها والمختلف فيها ذا كثير هذا كثير كما مر معنا بلمس قول الصحابي حجه وليس بحجه مختلف فيه حينئذ النظر اذا رتب كما نؤكد النظر اذا رتب على الفرع حينئذ نناقش فيه في الاصل يعني لا نناقش دائما من اجل كسب الوقت وحفظ الوقت لا نناقش فيه في الفروع المترتبه على قول الصحابي حجه او ليس بحجه وانما ننظر لا في المسائل قول ابن عمر في مساله ما فالاقض مما زاد عن القضاء هذه المساله مبنيه على ماذا قول الصحابة حجة وليس بحجة أما النظر في هذا الأثر بذاتهم والصحابة يجتهدون واجتهادهم قد يوافق النص وقد يخالف النص هذا واقع لا ينكروا أحدهم البتة إذا كان كذلك حينئذ النظر لا يكون في بحث في هذه المسألة وإنما ينظروا فيه في الآصلين إذن منها متفق عليه ومنها مختلف فيهم وكذلك قطعية وظنية قطعية وظنية وهو كذلك وإلى نقلية وعقلية العقلي المراد به هنا ماذا للصحاب مثلا؟ وكذلك القياس والادله الشرعيه من حيث وجوب العمل بها في مرتبه واحده ها من حيث وجوب العمل بها يجب العمل به بالمتواتر كما يجب العمل به بالاحاد ويجب العمل به القياس الخفي كما يجب العمل بقياس الجلي وهكذا لا فرق من حيث العمل بين قوه الدليل وضعفه وانما القوه والضعف عند التعارض عند عند التعارض بنحتاج ان نعرف القوي من الضعيف بالثبوت من حيث ماذا؟ لا من حيث العمل وانما من حيث عند عدم امكان الجمع بينهما فنقدم القوي على, على الضعيف واما من حيث العمل فالعصر فيه ماذا؟ ها العمل به فالادله الشرعيه من حيث وجوب العمل بها في مرتبه واحده اذ الجميع يجب اتباعه والعمل به دون فرق ترتيب الادله من حيث المنزله والمكان الكتاب اولا ثم السنه ثم الاجماع ثم القياس ترتيب الادله من حيث النظر فيها على محل خلاف عند الاصوليه والخلاف سهل في مثل هذا المساله هل نبدا بالبحث في الاجماع او في الكتاب والسنه بعض يرى انه يقدم ماذا يقدم الاجماع فتبحث اول ما تبحث هل المساله مجمع عليها ام لا قبل النظر في الكتاب والسنه هذا قال ابن قدامه في في الروضه وبعض يرى ماذا ان الترتيب من حيث النظر فيها ماذا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم ثم القياس والعصب ذلك حديث معاذ المشهور حديث معاذ المشهور تلقاه من العلم بهقبول قال ابن قدامى بالروضة يبدأ في النظر في الإجماع يبدأ في النظر في الإجماع فإن وجد لم يحتج إلى غيره لم يحتج إلى غيره لماذا لأن الإجماع لا ينسخ والإجماع نص نص اجماع نص ليس عاملا ليس مجملا بل هو حكم على شيء خاص اذا هو نص اذا كان كذلك لا نحتاج الى الى البحث فان خالفه نص من كتاب او سنه علم انه منسوخ فيطرح اذا ورد اجماع وورد نص من كتاب او سنه يخالف الاجماع علمنا ان الاجماع مقدم وانه ناسخ بدليل المستند اليه ناسخ لهذا النص فيطرح او متاول صح او متاول صحه اي مصروف عن ظاهره فيكون غير الصريح في معارضه الاجماع لان الاجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تاويلا ثم في الكتاب والسنه المتواتره ثم في اخبار الاحاد ثم في قياس النصوص هكذا قال ابن قدامه وقلت لكم ان الخلاف هنا سائغ في هذه المساله فالامر واسع باب ترتيب الادله يعني عند فق... نعم باب ترتيب الادله يعني عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها ماذا نصنع قال وقدموا من الادله الجليه على الخفي باعتبار العمل وقدموا يعني الاصوليون حكموا قعدوا لك قاعده وجعلوها اصلا قدموا من الادله عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها الجليه على الخفي الجلي هذا المحكم على الخفي هذا الظاهر ليس هو هنا... ليس هو التقسيم للقياس ليس ما الجلي والخفي هنا تقسيم القياس وانما الادله منها ما هو جلي يعني واضح بين ومنها ما هو خفي وهذه قاعده مهمه جدا يا غلطوا فيها كثير من المتاخرين وهي انه قد يكون ثم نص واضح بين وثم نص اخر محتمل فياتي يصرف النص الواضح بهذا المحتمل او يشكك فيه قل لا هذا ليس من الفقه بشيء بل القاعد عند اهل السنه والجماعه كما هي في باب المعتقد كذلك هي في باب العمليات رد المتشابه الى المحكم اليس القران والسنه فيها ما هو محكم وفيه ما هو متشابه ما المراد بالمحكم يعني واضح الدلاله واضح المعنى وفيه ما هو متشابه لابد ان يكون ثم لفظ يحتمل معنيين هذا او ذاك كيف نفهم هذا المتشابه لا نجعله اصلا فنعترض على ذاك الاصل لا وانما نفسر هذا المتشابه بذاك النص ولا اشكال الامر من ايسر ما يكون لكن الاشكال ماذا انه يؤتى الى الاصول فيشكك فيها من اجل بعض الاستدلال ببعض النصوص التي يقع فيها تشابه يعني لفظ عام محتمل العام ظاهره العموم لكن يحتمل التخصيص كذلك قد يكون فيه شيء من الاجماع قد يكون متاخرا او متقدما الى اخره حينئذ نقول إذا ثبت النص وخاصة إذا أجمع عليه بين السلف حينئذ لا يعترض على هذا الأصل ببعض النصوص التي تكون محتملة فيرد عليه كذا ويرد عليه كذا وقول تعالى فضلا عن أن يقال بأنه قال العالم الفلان يقال عالم فلان لا إذا قلنا لا نعترض بالمتشابه الذي هو نص وحي فمن باب أولى أن لا ألا يعترض على الأصل بقول عالم من علماء علماء هؤلاء يصيبون ويخطئون لا ينبغي أن أن ان ترفع منزلتهم مما فوق ما جعله الله تعالى لهم اذا كان لا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الانبياء فالغلو في العلماء باب اولى احرى ما وظيفه العالم هو ماذا هو بيان الحكم الشرعي هو دليل العلماء ادله بمعنى انه تفهم الشريعه بفهومهم وخاصه فهوم السلف الصالح من الصحابه والتابعين واما ان يجعل فهم العالم اصلا يتحاكم عليه هذا من البدع هذا عدو ابن قيم رحمه الله تعالى في الاعلام انه من البدع لا يحل لاحد ان يجعل فهم معالي المعلم العلماء ايا كان سميه اماما امام الائمه امير المؤمنين ايا ما سميته نقول لا يجوز لك ان تجعل قول هذا العالم حجه على احد بالتا وخاصه اذا كان من اهل العلم انت بهذه الطريقه قد ابتدعت في الدين وانما يكون النظر فيما ذا في الادله الشرعيه تاتي بالايه وتاتي بالحديث وتقول قال العلماء في فهم هذه الايه واختلفوا حينئذ ينظر في هذا القول المناسب لهذا النص واما ان يجعل اقوال العلماء اصولا يحتكم عليها هذه من طريقه اهل البدع وليس من طريقه السلف بالتا ونسبته للسلف هذا كذب ظاهر بين اذا الادله منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي حينئذ اذا كان عندنا شيء جلي يعني محكم واضح الدلاله وعندنا شيء فيه ابهام متشابه يحتمل معنيين حينئذ ماذا نصنع نقدم الجلي على على المتشابه واذا امكن الحمل ان نفسر المتشابه بالجلي حينئذ جمعنا بين الدليلين ان لم يمكن حينئذ جعلنا النص مقدما على على غيره اعتمد هذه القاعده يسهل قلبك ان شاء الله تعالى قال الجلي يعني المحكم كالظاهر مع المؤول واللفظ بمعناه الحقيقي على معناه المجازي وقدموا من الأدلة الجل على الخفية باعتبار العمل هذا متعلق بقوله قدموا وقدموا منها مفيد العلم يعني الدليل المفيد للعلم كالمتواتر العلم مراد به اليقين على مفيد الظن يعني الدليل المفيد للظل كالأحاد فالمجمع عليه ليس كالمختلف فيه كما قلنا سابقا الواجب المتفق عليه ليس بمنزلة الواجب المختلف فيه هذا مجمع اذا يكون باعتبار ماذا باعتبار التمسك به وباعتباري النظر مع المخالف فالمخالف اذا انكر واجبا متفقا عليه ليس كما لو نظر في واجب مختلف فيه الثاني يكون خلافي سائق والاول لا يكون كذلك وقدم منها مفيد العلم على مفيد الظن اي الدليل المفيد للظن كالاحاد اي للحكم اللمع الخاص والعمومي فليؤتى بالتخصيص الى التقديم يعني الجلي والخفي ومفيد العلم ومفيد الظن ليس المراد به أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فإن كان أحدهما خاصا والآخر عاما حينئذ القاعدة التي سبقت معنا في باب العموم والخصوص أنه يخص عموم العام بذلك الخاص ولذلك قال إلا مع الخصوص والعموم فليؤت حينئذ بماذا بالتخصيص لا للتقديم وإن كان هو في معناه تقديم لأننا قدمنا الخاص على الفرض الذي دل عليه اللفظ العام لكن جرى التعبير الذي ذكره المصنف ثم قال رحمه الله تعالى والنطق قدم عن قياسهم تفي والنطق مراد به ما من نص من كتاب او سنه متواتره او احاديه قدم عن قياس يعني على على بمعنى على اذا القياس بانواعه القياس بانواعه النطق مقدم عليه هل يتصور يقع تعارض بين النص والقياس الاصل انه لا يتصور لا تسلي ماذا لانه لا قياس معقول للنص كيف يتعارضان كيف يتعارضان حينئذ نقول هذا لا لا يتصور والنطق قدم عن قياسهم لانه دليل عقلي ها بخلاف ماذا النطق هو دليل نقلي والدليل العقلي يقع فيه الوهم تفي يعني وفى الشيء وفى تم تم اذا ان النطقه قدم قدم النطقه النطقه مفعول به لقد قدم عن قياسهم هذا متعلق بقوله قدم تافي هذا الجواب قدم عن قياس انتفي الا ان يكون النطق عاما والقياس خاصا وسبقا ان الناظم هنا يرى ماذا تخصيص العام بالخصوص فذلك مر معنا ان الاجماع يخص به العام والقياس يخص به العام هذا جمهور صن على هذا يكون ثم عام وياتي قياسا يخصص بعض الافراد قلنا هذا ليس بالصحيح لكن على كلامهم حينئذ اذا تعارض عام وقياس والقياس خاص حينئذ دخل في القاعده السابقه الا مع الخصوص والعموم وقدم جليه على الخفي جليه ماذا القياس على الخفي على على الخفي وهذا كذلك كيف يتعارض اذا كان جليا اثبت الحكم الشرعي كيف يقاس قياس اخر يخالف الجلي الناصنص صار معلوما قال وإي يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاس Repeats وإي يكن يعني يوجد كان تاما seconds ما برفع يكتفي وإي يكن في النطق من كتاب أو سنة النطق كتاب سنة تغيير الاس îصحاب يعني ما يغير الأصل قلنا الأصل عدم التشريع الأصل عدم التشريع فإن دل الدليل على رفع هذا الأصل نعتبرنا فأنا نعتبرهم قال وايكم في النطق من كتاب او سنه التغيير للاصحاب يعني ما يغير الاصله اي العدم الاصلي تغيير الاصحاب اي للاصل المستصحب وهو العدم الاصلي فالنطق حجه اذا وهذا لا شك فيه النطق حجه اذا اثبت الشرع صلاه سادسه قلنا على العين والراحه سماعا وطاعه لكن اذا لم يرد نستصحب العدم الاصلي ان جاء عينيد نقول نغير هذا العدم الاصلي نتركه ولا نص اصحبه ونرجع الى النص وهذا هو الاصل لكن لم يرد لم لم يرد فالنطق حجه اذا اذ كان والا فقم بالاستصحاب مستدلا يعني محتجاً به هذا الا لم يوجد في النطق ما يغير الاصله فيستصحب الحال اي العدم الاصلي فيعمل به ثم قال رحمه الله تعالى <تصفيق> قالوا والشرط في نعام باب في المفتي والمستفتي والتقليد باب اي هذا باب في المفتي والمستفتي والتقليد هذا تحتاجونه او لا باب في المفتي مراده به المجتهد المطلق والمستفتي هو المقلد والتقليد ما المراد به بالتقليد باب في المفتي الفتوى والفتيا لغه بيان الحكم بيانه بيان, بيان الحكم والصلاح بيان الحكم الشرعي بيان الحكم الشرعي قال رحمه الله تعالى والشرط في المفتي اجتهاد وهو ان يعرف من اي الكتاب والسنه والفقه فيه فروعه الشواردي وكل ما له من القواعد ومع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والاصول مع علم الادب واللغه التي اتت من العرب قدره به يسنب طول المسائل بنفسه لمن يكون ساعلا مع علمه التفسير في الايات وفي او في الحديث حاله الروات وموضع الاجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافى ملاحظات <تصفيق> واضحه قال والشرط في المفتي يعني المجتهد المطلق المجتهد المطلق يعني الذي يسنب وينظر الى الادله مباشره هذا المراد به الاجتهاد وإن كان الاجتهاد عنده ماذا فيه تجزي إلى خره يعني مجتهد مطلق مجتهد مذهب مجتهد فتوى لكن المراد به هنا المجتهد الذي ينظر في الأدلة ينظر فيه في الأدلة حينئذ لابد من ماذا لابد من سلاح يسنبط به الأحكام الشرعية من أدلتها هذا المجتهد لابد من قواعد ولابد من علوم وفنون يجمعها ليرتقي إلى أهلية النظر في الكتاب والسنة أهلية النظر في الكتاب والسنة وهذا أراد بعض الناس الآن التزهيد في كثير من هذه الشروط من أجل أن يسوق لنفسه ولغيره من الهمج أن ينظروا في الكتاب والسنة مباشرة من أجل ماذا؟ من أجل أن يسوق لنفسه ولغيره ممن ضعفوا أو عدمت عندهم هذه العلوم لأن يكونوا من أهل الاجتهاد لم يأتي دليل اشتراط اللغة لم يأتي دليل إلى اشتراط الأصول وما هو هذا فن الأصول؟ علم المتكلمين وما تكلم في الهلال البدع كل ذلك من اجل ماذا ان يتخلى عن هذه العلوم ثم يقع في المكارات التي هي معلومه وشرط في المفتي اجتهاد يعني ان يكون مجتهدا ان يكون مجتهدا ويشترط لصحه الاجتهاد شروط بعضها يرجع الى المجتهد وبعضها يرجع الى المسائل المجتهد فيها وشرط المجتهد احاطته بمداركه الاحكام المثمره لها وهي الاصول التي سبق بيانها كتاب والسنه والاجماع والقياس وتقديم ما يجب تقديمه منها فاما العداله فليست شرطا لكونه مجتهدا الا هو ان ياخذ باجتهاد نفسه لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه الفاسق كما مر معنا انه لا يشترط العداله في في ماذا في المجتهد الذي يحصب به الإجماع كذلك الفتية والاجتهاد هين يذن نظر فيها بهذا الاعتبار نقول كونه يجتهد له أن يجتهد ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا وأما فتياه فلا يجوز لمسلم أن يقبل فتواه البتة لأن الفتوى لا تقبل إلا من عدل والفاسق لا يجوز النظر في كلامه ابتداء قال هنا والشرط في المفتي اجتهاد يعني ان يكون مجتهدا وسياتي باب خاص بالاجتهاد وهو اي الاجتهاد <تصفيق> ان يعرف يعني يعلم من اي الكتاب والسنه من اي الكتاب يعني ان يكون عالما بالكتاب والسنه والمراد بهما ايات الاحكام واحاديث الاحكام لان المراد هنا الحكم الشرعي اصول الفقه اصول الحلال و الحرام ليعلم ان هذا واجبا وهذا محرم من اخره ولا بد من الوقوف على ايات الاحكام ولا بد من الوقوف على احاديث الاحكام قال والواجب علي في معرفه الكتاب معرفه ما يتعلق منه بالاحكام وهي قدر 500 ايه وقيل 900 ايه وقيل 1100 ايه واصابنا قرانا كله مما يسنبط منه الاحكام الشرعيه ولو كانت في القصص و وقايلها والصحيح انه لا تحصر ايات الاحكام بعدد معين لان القران كله لا يخلو شيء منه عن حكم سنباط منه اما بالمطابقه واما بالتضمن واما بالالتزام ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الايه المحتاجه اليها وقت الحاجه وهذا مذهب الجمهور فيكفي معرفته معانيها ليرجع اليها عند عند الحاجه وهذا لا يزهد في حفظ القران لا انما الاصل حفظ القران لكن هل يشترط عند اقل ما يمكن ان يجعل شرطا للمجتهد ان يكون حافظا الجواب لها بل لو علم مواضعها وفتح القران ونظر حينئذ لا اشكال فيه والسنن كذلك الواجب عليه في معرفه السنن معرفه احاديث الاحكام وهي وان كانت كثيره فهي محصوره قيل محصوره ب3000 وقيل 5 وقيل 500 حديث وقيل إن أصول الأحاديث التي تدور عليه الأحكام خمسمائة وهي مفصلة في نحو أربعة آلاف حديث ولا يشترط حفظه كذلك بل معرفة مواقعه إذن أن يكون عالما بالكتاب والسنة المراد بهما مواضع الآيات التي يحتاج للسنباط منها والفقه يعني عالما بالفقه في فروعه الشوارد فقه المراد به المسائل أصلا وفرعا ومذهبا وخلافه يعني الفقه المقارن الذي يسمى الان بالفقه المقارن الذي يبدا به المبتدئون والفقه يعني يكون عالما بالفقه في فروعه يعني مسائله شبه المسائل بالفروع الشوالذه يعني المسائل البعيده والقريبه اولى وكل ما له من القواعد يعني قواعد الفقه ان ينظر في القواعد الفقهيه مع ما به من المذاهب التي تقررت مع الذي به يعني فيه من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبته المذاهب التي قررت المراد بها المستقره وهي مذاهب من المذاهب الاربعه الحنفيه ومالك والشافعي واحمد رضي الله تعالى عنهم اجمعين حينئذ مذاهبها تقررت واستقرت واقوالهم حفظت وسدل لها فالنظر فيها اولى ولا يمنع من ذلك الخروج عنها لقول عالم اخر نقل قوله وعلم دليله لا باس أن يخرج عن المذاهب الأربعة وليس ثم دليل على وجوب النظر في هذه المذاهب الأربعة وعدم الجواز جواز الخروج عنها ألبت بل الأصل هو النظر في أقوال الصحابة هذا هو الأصل ثم مقارنتها به بالأدلة مع ما به من المذاهب التي تقررت أي المستقرة وثبتة ومن خلاف مثبت يعني أن يعلم مواضع الخلاف لأنه إذا علم أن في المسألة خلافا لا يدعي إجماعا وإذا علم ان في المساله خلافا حينئذ لا يخرج عن دائره الخلاف لا يجوز احداث قول لم ياتي به لم يذكر فيه في الخلاف ومن خلاف مثبت وفائده معرفه معرفه الخلاف المثبت ليذهب الى قول منه ولا يخالف باحداث قول اخر والنحو ها يعني يكون عالما بلسان العرب لا بد ان يكون عنده شيء من من النحو والاصول يعني اصول الفقه واصول الدين مع علم الأدب يعني الشامل لاثني عشر علما منها النحو إعرابا وتصريفا واللغة التي أتت من العرب المراد بها فقه اللغة يعني المفردات والتركيب فينظر فيها لأن فهم الأحاديث وكذلك الآيات إنما يكون على وفق سنن لغة العرب واللغة التي أتت من العرب يعني العلم بلغة العرب عالما بمفرداتها ومركباتها لأنها قاعدة الاجتهاد قاعدة الاجتهاد قادرا به هذا مفعول يعرف اجتهاد ان يعرف من اى الى اخره قادرا يعني شيئا ما به بهذا القادر يستنبط المسائل يعني ياخذ المسائل بنفسه هذا المراد هو الذي لا يريد ان يكون مجتهدا مطلقا لا يتعب نفسه في النحو والاصول ولا غيرهما اين الذي ياخذ القول قول شيخه او قول المذهب المعين السريح ويريح قادرا به يستنبط المسائل جمع مساله وهي لغه السؤال مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم بنفسه يستنبط بنفسه يعني من الادله ولو في مساله بعينها وان لم يعرف غيرها لمن يكون سائلا اي لسائله اي فيفتي به بهذا القول الذي استنبطه لمستفتيه ما علمه رجع لبيان شيء مما يتعلق بعموم العلوم الشرعيه معلمه مع تفسيره ده اسم مفعول به لقول علمي في الايات وفي الحديث حاله الروايه ليعرف الصحيحه والضعيف للترجيح عند التعارض وموضع الاجماع يعني علمه بموضع الاجماع حتى لا يخلقه لان لا يفتي بخلافه والخلاف هذا تكرار للتقفيه فعلمه هذا القادر فيه في المجتهد المطلق في ومن شروط السائل للمفتي ان لا يكون عالما كالمفتي فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا تقليد هنا اراد هنا ما يتعلق بماذا بشروط السائل المستفتي الذي يفتي لا يكون عالما كالمفتي لماذا لان الذي يكون عالما كالمفتي واجبه البحث والنظر والاستنباط هذا الاصل فيه والتقليد الاصل فيه التحريم اصل فيه التحريم والمنع لانه لا يجوز لانه اتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير جائز هذا الاصل وإنما أبيح ضرورة للعام وللمجتهد الذي ضاق عليه الوقت فلم يستطع عند ذلك نباح من قبيل الضرورة ولذلك قال ما قال من السلف التقليد أذك الميت معنى أنه لا يباح إلا كما تباح الميت فإذا كان كذلك فالعامي لا يمكن أن يسنبط بنفسه لأنه ليس أهلا لهذه العلوم كلها فإذا كان كذلك جاء قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا, لا تعلمون اذا كان مجتهدا حينئذ لا يجوز له ان يسال لا يجوز له ان يسال الا اذا ضاق عليه الوقت فصار ضروره حينئذ له ذلك ومن شروط السائل المستفتي الذي يستفتي غيره الا يكون عالما كالمفتي الا يكون عالما كالمفتي بل يكون من اهله من اهل التقليد فحيث كان مثله مجتهدا مثل مثل المفتي فلا يجوز كونه مقلدا لان التقليد محرم عليه ان اذن لا يجوز بل يجتهد بنفسه الا اذا طاقا الا اذا ضاق عليه الوقت قال رحمه الله تعالى فرع فرع وهو لغه من بنى على غيره اي قابل الاصل كما كما مره والصلاح اسم اللفظ الخاص مخصوصه مشتمله على مسائل غالبا قال رحمه الله تعالى تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجه للسائل وقيل بل قبولنا مقاله ما جهلنا من اين ذاك قاله تقليدنا تقليد في اللغه جعل القلاده في العنق جعل القلاده في العنق وقيل وضع الشيء في العنق مع الاحاطه به وسمى ذلك قلاده وصلاحا هو اتباع قول الغير من غير معرفه دليله حلال احله حرام تحرر منه دون ان يعرف الدليل دون ان يعرف الدليل فضلا عن ان ان يعرف وجه الاستدلال والتقليد كما يكون في هذه الصوره قد يكون في صوره خفيه وهو ان يعلم الدليل لكن لا يعلم وجه الاستدلال قد يسمع المستفتي والطالب الدليله من شيخه فيظن انه قد تحرر بمعنى انه لم يقلد ولكنه لم يعي وجه الاستدلال هذا تقليد مبطن هذا تقليد مبطل لان الامر مركب من شيئين اولا ان تسمع الدليل ما هو الدليل كذا اذا كان الماء قلتين لم يحمل القذث لكن لا يستطيع بنفسه ان يستنبط ماذا حكم الماء القليل المتغير غير المتغير بالنجاسه لا يفهم ان تم مفهوم منطوق ومفهوم مفهوم مخالفه ان قلتين مثنى وان اذا مفهوم شرط ومفهوم الشرط لا ينكر للعجم الى اخره هذه كلها قواعد صوريه متعلقه بهذا النص فإذا سمعه قد لا لا يستوعب هذا كلام فيأخذ النص بجوار الحكم ويظن أنه قد خرج عن رق التقليد لا لا بد أن يفهم شيئا آخر ألا وهو كيف أخذنا هذا الحكم من هذا الدليل وهذا الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم إذا نظر في الفقه قد تجد مثلا مسائل تذكر بجوار أدلتها يظن بمجرده أنه خرج عن ماذا عن هذه الأدلات التي يسمونها متون ويطعنون فيها أنها ليس فيها قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيتركونها إلى شيء آخر يذكر القول مع دليله فقط يقول هذا لا يكفي ما استفدت شيئا وإن كان فيه فائدة الوقوف على النص بعيني لكن ليس ثم فائدة في خروجك عما فررت منه وهو التقليد لأنه لابد أن تربط بين الدليل وبين الحكم وهذا لا يكون إلا به بأصول الفقه لان وصول الفقه والقواعد المستنبط بها اذا قواعد استنبط بها اذا كنت لا تعي ولا تدرك حقيقه هذه القواعد فما فائده ذكر الناص فالعصر ان ياخذ الطالب متنا ليس معه دليل ثم يرتقي بعد ذلك الى مقاعد اهل العلم اذا هو اتباع قول الغير من غير معرفه دليله وقول الغير احترز به عن الاخذ بالكتاب والسنه والاجماع فلا يسمى تقليدا انما هو اتباع هو هو اتباع ويكون المراد من قول الغير اجتهادهم المراد به اجتهاده الخاص فالتقليد انما يكون مع عدم معرفه الدليل عدم معرفه الدليل وحكم التقليد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم تختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمايها ان العامة عليها تقليد علمايها وانهم المرادون بقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والعامه هنا يدخل فيه طلاب العلم لانهم ليسوا علماء قطعا الذي يستنبط من نفسه هو الذي ها ينضم في الادله مباشره واما الذي لم يرتقي الى هذه المساله الى هذه الدرجه او هذه المرتبه فهو داخل في قول تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فانت مقلد حينئذ لا يجوز لك الا ان تاخذ بهذا القول فحسب واما المجادله والمناظره عليه فهذا لا يجوز هذا لا يرد الذل بت قد يدعى اليه لكن لا يناظره عليهم فاسالوا هل الذكر كنتم لا تعلمون قال رحمه الله تعالى واجمعوا على ان الاعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة الاعمى يقلد غيره فالقبلة كذلك هذا محل اجماع ماذا يصنع اتق الله ما استطعت لا يكلف الله نسا الا وسعه اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا لا يستطيع لا يرى حينئذ أجمعوا على أن الأعمى يقلد غيره في ماذا في القبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالمين لابد له من تقليد عالمين وقال ابن تيم رحمه الله تعالى والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد بل الاجتهاد له اهله والتقليد له اهله لا يجبون الاجتهاد على اهل التقليد ولا يجبون التقليد على اهل الارتداد كل واحد منهما له حكمه بالشرع والمرء يدينه ما صح عنده نعم اذا قول تيم رحمه الله تعالى والذي عليه جماهير الامه ان الاجتهاد جائز في الجمله والتقليد جائز في الجمله ولا يوجبون الاجتهاد على كل احد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل احد ويحرمون الاجتهاد اذا الاجتهاد منه واجب ومنه محرم فالمقلد العامي لا يجتهد ويحرم عليه الاجتهاد والمجتهد الذي عنده اهليه النظر يحرم عليه التقليد والعكس كذلك اذا اسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قسم الناس الى ها الى قسمين ليس بينهما واسط البت اما عالم واما, وإما جاهل. اما عالم وإما وإما جاهل معالم واما اما جاهل حينئذ نقول ليس عندنا الا العلماء والا ما يقابل العلماء ولا يستفتى إلا, الا اهل العلم ولذلك قال اهل العلم لا يستفتى العامي الا من غلب على ظنه انه من اهل الاجتهاد بما يراه من انتصاب للفتيا بمشاهد من عيان العلماء اخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر او يخبره عادل عنهم فاما من عرفه بالجهل فلا يجوز ان يقلده اتفاقا فان جهل حاله لا يدرى هل هو من اهل العلم او لا وجمهور العلماء على انه لا يجوز تقليدهم ولا العمل بفتواه ولا بد من السؤال عنه فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب مع نفة حاله إذ كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل هذا لا يجوز ألبت ثم الاجتهاد إنما يكون فيه أمرين الأمر الأول ما لا نص فيه أصلا ولا إجماع لا نص فيه أصلا ولا إجماع الثاني ما فيه نصص ظاهر والتعارض فيجبه الاجتهاد في الجمع بينهما او الترجيح والمحتمل كذلك والامثله على ذلك كثيره يزاد على هذين الامرين الا تكون المساله المجتهد فيها من مسائل العقيده فالاجتهاد خاص بمسائل الاحكام مسائل احكام اما مسائل عقيده الاصول هذا ليس فيه اجتهاد البت لا ليس فيه اجتهاد البت الرابع ان تكون المساله المجتهد فيها من النوازل او مما يمكن وقوعه في الغالب او مما يمكن وقوعه فيه بالغالب في اذا التقليد هو اتباع قول الغير من غير معرفه دليله قال رحمه الله تعالى تقليدنا يعني في العرف عند الفقهاء عرف الفقهاء قبول قول القائل المجتهد يعني من غير المسائل المفتي من غير ذكر حجه للساائل قبول قول الغير من غير ذكر الحجه وبناء على هذا التعريف فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا جماعه تقليدا لان ذلك هو الحجه في في نفسه وقيل بل قبولنا وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من اين ذاك قاله هذا الذي ذكرته تقليد مبطن وقيل في تعريف التقليد قبولنا مقاله يعني قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي لا تعلم ما اخذه في ذلك ولو ذكر الدليل ولو ولو ذكر الدليل لماذا لان ثم شيء اخر وهو كيفيه اخذ هذا الحكم من الدليل اذا لم يبينه لك حينئذ قل هذا اعتبر تقليدا اعتبره تقليدا مع جهلنا من اين ذاك قالهم ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء قيل هذا مفرع على, على الاول يعني قبول قول النبي طه المراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم فيما يذكر من الاحكام تقليد لهم يسمى ماذا سمى تقليدا له لانطباق الحد عليه بلا قفاه وان لم يذكر ذلك وان لم يذكر دليل ذلك الحكم لانه قد قام الدليل على قبول قول صلى الله عليه وسلم وهذا قول مرجوح يعني لا يسمى تقليدا انما يسمى اتباعا لانه هو عليه الصلاه والسلام بذاته دليل قوله وفعل وتقريره وتركه دليل اذا هو بذاته دليلا اتباع و اتباع لله للدليل ليس اتباعا له لي اليس تقليدا له ايسا تقليدا له وقيل لا لا يسمى تقليدا هذا الصواب لان ما قد قاله جميعهم بالوحي قد اتاه لاسناده الى الى الوحي وهذا هو هو الصواب ثم قال رحمه الله تعالى خاتما هذه المنظومه ب باب الاجتهاد فعلم من تعلم ما سبق على وجه ان شاء الله يكون مؤهلا للاجتهاد مع بقيه العلوم مع بقيه العلوم ولكن اساسها الاصول الذي اساسه لغه العرب باب الاجتهاد باب الاجتهاد الاجتهاد افتعال من من الجهد والجهد بفتح الجيم وضمها وهو الطاقه والوسع والصلاح بذل المجتهد في ن بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم باحكام الشرع بذل هذا جنس في التعريف يشمل كل بذل من المجتهد وغيره سواء كان في الاحكام او غيرها اضيف الى المجتهد بذل المجتهد لاخراج بذل غير المجتهد كالنحوي وغيره فلا عبره به والمرتہد من هو من عنده ملكه للاستنباط ملكه للاستنباط وليس المراد المتفقه بالفعل لا لابد ان يكون عنده ملكه والملك هذه لا تاتي الا بعده بعد ما راحل فيه في العلم والوسع معناه الجهد والطاقه فخرج به باذل المقصر انه لا يسمى اجتهادا في الصلاح لابد ان يكون ماذا ان يكون واسع البذل وهو قسمان اجتهاد تام واجتهاد ناقص التام ان يبذل الوسع في الطلب الى ان يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب استقصاء حيث لا يترك شيئا الا ونظر فيه الناقص ان ينظر المجتهد نظرا مطلقا بتعرف حكم الحادثه يعني ينظر في كتابين وثلاث قل هذا ليس ليس اجتهادا تاما بل لابد ان يستوفي الادله وينظر فيها قال رحمه الله تعالى وحده يعني في عرف الاصريين او الفقهاء باب الاجتهاد وحدوه ضمير عوده الى المضاف اليه أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمن قد قصد وحده أن يبذل أنه ما دخلت عليه بتأويل مصد يعني بذل الذي اجتهد أي المرتهد الموصول مع صلاة في قوة المشتق إلى أمام أولا أن يبذل <تصفيق> الذي اجتهد أي المرتهد البذل عرفنا المراد به ماذا أنه جنس نعتبر هنا وإضافته إلى المرتهد هذا من باب التخصيص يعني بذل المرتهد لا بذل النحو وغيره والمراد بالبذل هنا بذل الوسع والطاقة بالتعرف على الحكم والسنباط من أدلة الشرعية الذي اجتهت يعني المجتهد وهو الفقيه الذي له القدرة في السنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وهو من وجدت عنده الملكة ملكة للسنباط لا اتفقه به بالفعل أن يبذل ماذا مجهوده يبذل مجهوده مفعول به يعني طاقته ووسعه في نيل أمر قد قصد يعني في بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله بان يبذل تمام طاقته في النظر في الادله ليحصل الظن بالحكم الشرعي في نيل امر في نيله يعني حصول امر اراد به ماذا حكم الشرعي قد قصد لانه قصد مساله ما ولذلك الاجتهاد يتجزى ويتبعثر لا يشترط المجتهدا ان يكون مستحضرا لجميع المسائل كلها كما مر معنا حينئذ نقول المراد به الفقه بالقوه القريبه او بالفعل ثم قال رحمه الله تعالى وليانقسم الى صواب وخطا وقيل في الفروع يمنع الخطا وليانقسم هذه جمله خبريه جاءت في صوره الطلب جاءت في صوره الطلب طلبيه معناها الخبر وليانقسم هذا الاجتهاد الى صواب وخطا بلا صواب ولا خطا يعني قسم الاجتهاد الى نوعين ليس كل مجتهد يكون مصيبا بل قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا اذا اجتهد الحاكم فاعصاب قالوا اذا اجتهد فاخطا اذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد الى الى قسمين قد يكون خطا وقد يكون صوابا والحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ من عداه الحق لا يتعدد وانما الحق فيه في واحد علم ومن علمه من علمه جهلهما من جهل فالحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ وليا ينقسم هؤلاء يسمون ماذا يسمونهم المخطئه يعني الذين يخطئون اما الذين كل اجتهاد عندهم صواب هؤلاء يسمونهم المصوبه يعني كل اجتهاد مصيب كل اجتهاد فيه اصابه فلله تعالى في كل حادثه حكم معين اصاب الحق من اصابه واخطاه من من اخطاه الحق لا يتعدى الحق لا لا يتعدى وانما يخطئ المجتهد اما لكونه نقص في بعض الاصول التي ينبغي توفرها فيه او لنقص النظر والبحث او لنقص في الفهم بشر يصيب ويخطئ اذا قد يكون الص... قد يكون الخطا مرتبا على ماذا على قصوره فيه في الفهم وغير ذلك من من ذلك وبعض محاله كذلك على سوء النيه والقصد او على المعاصي ونحو ذلك وهذه اسبابه للخطا وقيل في الفروع يمنع الخطا وقيل قال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب كل مرتهد مصيب هذا في الفروع يعني لا في الاصول اما الاصول فلا وعناد نقول في الفروع قال بعضهم كل مرتهد مصيب وهذا اجتهاد في مقابله النص لان الحديث قسم ها قسم الاجتهاد الى قسمين اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد ذلك على ماذا على ان النص هنا قسم الاجتهاد اذا قال قائل الاجتهاد كله كله صواب هذا معارض قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ممضات مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ارتهاد في مقابله النص يسمى ماذا يسمى فاسد الاعتبار عند الاصولي فاسد الاعتبار لكن اعلم ان قول اجتهاد الحاكم عمومه غير مراد هنا اجتهاد الحاكم عمومه غير مراد ان بعضهم جوز ان يكون الاجتهاد كذلك في العقيده قال لا فرقه بين العلميات والعمليات والاجتهاد هذا قول باطل هذا قول باطل حينئذ يقول الاجتهاد انما يكون في غير اصول الدين غير المعتقد ويدل على ذلك ان اصول المعتقد قد اجمع الصحابه عليها ان اصول المعتقد من خالف فيها بدعهم اهل السنه والجماعه فكيف يسوغ الاجتهاد حينئذ لو قال قائل انا اجتهدت واثبتت ان القران مخلوق ان نقول هذا اصاب او انه اخطا قل لا هذا بدعه وضلاله ولا نجوز ان يكون هذا المقام مقام الاجتهاد بل نرده عليه وقل لا يسوغ لك الاجتهاد لا يسوغ لك الاجتهاد لان هذا محله اجماع محله اتفاق بيننا بين السلف فاذا كان كذلك فالاجتهاد حينئذ يكون باطلا يكون باطلا هذا الحديث قد استدل بعضهم وينسب في ضمن كلام محتمل للشيخ الاسلام تيمين انه يرى هذا الرأي لكنه في موضع ما اطلق وفي موضع اخر قيد قال كك الخلاف بانه يسوغ الاجتهاد كما اختلف الصحابه في بعض المسائل الفرعيه العلميه هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذا وقع فيه نزاع هل العذاب في القبر على الجسد والروح معا هل اسلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحي وجسدي هذه مسائل علميات وقع فيها شيء من النزاع وقع فيها شيء من النزاع شيخ الاسلام في موضع اطلق الاجتهاد بالعلميات وفي موضع مثل بهذه الامثله حين يلنحم الكلام المطلق على كلامه المقيد وعلى كل اذا لم يمكن الاحتمال نقول هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى في مقابله النص هناذي نقول ما اجمع عليه السلف لا يجوز الاجتهاد فيه البته فباب المعتقد لا اجتهاد فيه وكل من خالف اصلا من اصول اهل السنه والجماعه اقول هذا قد ابتدع في الدين بدعه اذا وقيل قال بعض المتكلمين في الفروع ويمنع الخطا يعني يمنع ان يوصف الاجتهاد بالخطا بل كل مرتهد مصيب وان حكم الله تعالى لا يكون واحدا معينا يعني بناء على هذا القول حكم الله تعالى متردد اذا قال حرام وقال الثاني مكروه اذا حكم الله تعالى ليس معينا هذا وذاك ففي ظن المكلف انه مكروه هو حكم الله عنده وفي ظن الاخر القائل بالتحريم حكم الله تعالى هو هو التحريم فليس لله تعالى حكم معين بل هو تابع لظن المجتهد ولعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات اذا وهذا القول باطل لانه مصادم ل للناسي بل الاجتهاد انقسم الى صواب وخطاء وفي اصول الدين باب المعتقد ذا الوجه امتناع يعني تقسيم الاجتهاد ذا الوجه اي تقسيم الاجتهاد او القول بانه ليس ثم ما هو مخطئ فيه في باب الاجتهاد فيه في المعتقد اذ فيه تصويب لارباب البدع وهو كذلك ولذلك من جوز الاجتهاد في العلميات الزمه بانه يجعل الخلاف سائغا يجعل الخلاف سائغا لماذا لانك لست ملزما له بانه يجتهد فتكون النتيجه على ما اثمرته ما اثمره اجتهادك انت لا اذا سوغت له الاجتهاد والنظر في الادله ثم طبق ما عنده من قواعد مما يدعي انها قواعد او انه من مجائب لسان العرب فكانت الثمره مخالفه لما انت عليه لا يجوز لك الانكار لو فتحنا باب الاجتهاد وانا التزم بهذا لو فتحت باب الاجتهاد في في باب المعتقد لكان الخلاف سائغا مع المعتزله بل مع الجهميه بل مع الشاعر وغيرهم وهذا لا يقول به احد من اهل السنه والجماعه البتة لذلك قابل هؤلاء المبتدعه بماذا بالرد عليهم وتفنيد ادلتهم عين اذا نقول الاجتهاد ليس سائغا في هذه المسائل وفي اصول الدين اذا الوجه امتناع فيه تصويب لارباب البدع وهو كذلك بل يكون الامر اشد من ذلك يصل الى ماذا الى ان النصارى قد اجتهدوا وان المنكرين للبعث قد اجتهدوا من ان صار حيث كفرا سلثوا يعني تصويب لارباب البدع من ذلك ماذا النصارى قائلين بالتثليث ان الله ثالث ثلاثه حيث كفرا سلثوا والزاعمون زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا هذا مراده والزاعمون انهم لم يبعث يعني من انكر المعاد في في الاخره لان المساله اذا صارت في اجتهاد حينئذ لا ملامه ويكون تصويبا لهم او لا يرون ربهم بالعين من انكر الرؤيه في الاخره ها متزلا وغيره كذا المجوس في الدعال الاصلين قالوا بالاصلين العالم النور والظلمه فالنور <تصفيق> فالنور هو خالق الخير والظلمه هي خالق الشر اذا القاعده ان الاجتهاد يكون في العلميات فقط وام الاجتهاد في اصول الدين في الاصول هذه لا اجتهادا فيها البت انما يقابل يقابل الناظر هنا في الاصول يقابل بتضليل والتبديع ومن اصاب في الفروع يعطى اجرين من اصاب في الفروع يعطى اجرين من الذي يعطي <تصفيق> الله عز وجل يعطى اجرين اجرا على اجتهاده واجرا على اصابته اجرا على الاجتهاد واجرا على اصابته واجعل نصفه يعني وهو اجر واحد من اخطا ولا اسم عليه لماذا ها لا اسم عليه لانه فادفعل ما في وسعه فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم اي نادي نقول الواجب على قدر الاستطاعه وكل واجب في الشرع فهو مقيد بالاستطاعه والاجتهاد في حقه واجب الا اذا كان ليس اهلا للاجتهاد كما هو الشان في كثير من طلاب العلم اليوم اذا كان ليس اهلا للاجتهاد فينظر ثم ياتي بالقول فهو آثم هواث لانه ليس اهلا ينظر استقلالا من اذن لك لا بد من ان تكون مستكمل للعلوم العاله ولا بد ان تكون مستكمل لشروط الاجتهاد ان كنت مقلدا فقلد من شئته ممن تراه لكن النظر والبحث على جهه الاستقلال لا بد ان يكون لمن كان اهلا للنظر في الادله والترجيح بين اقوال اهل العلم اذا كنت مقصرا في ذلك عينك انت اثم ولو اصبت تاتم ولو ولو اصابته اذا وجع النصفه وهو اجر واحد من اخطا ولا اسم عليه لخطئه على الصحيح الا ان الا ان يقصر في اجتهاده فياثم او لا يكون عاصلا من اهل الاجتهاد ولذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يوجب الدم او الضمان على المفتي وليس اهلا للافتاء اذا اوجب دما على من ترك واجبا الان الحج الناس كلهم ينقلبون مفتين العوام قبل طلاب العلم وطلاب العلم قبل العلماء عليك دم عليك دم اذا لم يكن اهل للاجتهاد فاوجب الدم يضمن المفتي كذلك لماذا لانه قد حكم ها بغير حكم الله تعالى من اذن له ان يحكم من اذن له ان يحكم قال لما رووا عن النبي الهادي <تصفيق> هدايه الدلاله صلى الله عليه وسلم في ذاك يعني في تقسيم الاجتهاد الى نوعين وفي كونه رتبا اجرين على الاصابه والاجر الواحد على ها على الخطا من تقسيم الاجتهاد ثم قال رحمه الله تعالى متمما وخاتما نظمه وتم نظم هذه المقدمه هذه الورقات في فن اصول الفقه ابياتها في العادي درر محكمه 204 لكن بدون الخطبه الخطبه سبعه ابيات وبها تكون 11 و200 بيت بعام طاء ثم ضاء ثم فاء طاء ب 9 ثم ضاء ب 900 ثم فاء ب 80 يعني في عام 89900 ثاني ربيع شهر وضع المصطفى ثاني ربيع يعني ثاني من شهر ربيع الاول ها او الشهر الذي وضع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم قال فالحمد لله على اتمامه اي يثني عليه الثناء الجميل على جهه التعظيم لاجلي اتمامه على اتمامه على هذه للتعليم اشكر الله على ما هداكم لاجلي انه هداكم على اتمام هذا النظم الجليل فعلم معنى لام التعليل وتكبر الله على ما هداكم ثم صلاه الله مع سلامي اي رحمته تعالى المقرونه بالتعظيم او ثناؤه جل وعلا على عبده في الملأ الاعلى مع سلامه اي تحيته تعالى اللائقه به صلى الله عليه وسلم على النبي الاسكان الضروره على النبي وآله على النبي هذا العصمه سكنه له الضروره وآله هذا من اتبعه على على دينه او قل كل مؤمن ولو عاصيا وصحبه اسمو جمع صاحبي معنا الصحابه وحزبه يعني جماعتي حزب المراد به ماذا الحزب الجماعه الذين امرهم واحد في في خير او شر قد يجتمعون على شر حزب حزب كذا وقد يجتمعون على على حق قالوا حزب الله حزب الله ليس ذاك الحزب والجماعه الذين امرهم واحد في خير او او شر كله حزب بما لديهم فرحون وكل مؤمن به اي صالح مستقيم فهو معطوف على الاله من عطف الخاص على العام هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين